السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته. يسر منتدى, منتدى طلاب طب انشم W W W.1m.net ان يقدم لكم هذا الاصدار طبعا بكره بعده بكره عشان في ناس عايزين يروحوا بدري شويه النهارده ولا كله عايز يروح كله عايز يروح بدري فننجز مع بعض كده يلا بس درس درس يا يا درس درس ما بس كونه برج برج برج برج برج برج برج برج برج برج برج برج ده برج برج برج برج برج برج برج برج برج بقى برج برج برج برج بريزنتيشن برج عن ايه برج برج ده برج عن برج برج برج يعني ايه البيتش بريزنتيشن يا دكاترة البيتش بريزنتيشن يلا يا جماعة يلا يا دكاترة يلا شوك يلا شوك عشان خاضر ال لا لا لا لا فيش هكيدة عندها كبتة بس اجل هو كان بص يا دك البيتش بريزنتيشن يعني البيتش بريزنتيشن معناه ده ده نازل باللور half of the body باللور half باللور بالبول احنا وقلنا ده ده عباره عن two bones اه يا من فوق الدماغ ومن تحت يا الحزام البريتش هو ده نازل بنا تحت الحزام معايا يعني ده عباره عن ميل بريزنتيشن in which the lower fetal pole presents. ان ويتش ذا فيتال بول بريزنت بنتعود ان في سكيما لكل الميل بريزنتيشنز سبع نقط في كل ميل بريزنتيشن لازم نتكلم عليهم ايه سبع نقط بقى اول كترة. حاجه بتاكره الديفينيشن تاني حاجه الانسنس تالت حاجه الايتيولوجي رابع حاجة دياجنوزيس ميكانيزم في ليبر في اي عندنا في مالبريسنتيشن مالبريسنتيشن فلدة ماشيه السبعة نقط دولت بدايه شايفين البني ده قاعد ازاي بيقعد كده في البيلبس قاعد كده معايا يكون قاعد كده ممكن <تصفيق> <تصفيق> المهم هو ات اي وضع معاي... بس اهم حاجه كده اللي هو فيك <تصفيق> فيكال ايه أولا في عظمة نتفع عليها اسمها Denominator هنلقب الوضع البيجي دوت هالقاعد ضهر ليك ولا دهه لينا ولا دهه الجنب دوت ده ولا دهه الجنب النحية التانية. في فيه عظمة اسمها Denominator هنلقب الوضع بتاع البيج على حسب هذه العظمة اتفق مع بعض تخر ايه Sycrome ماشي هو بالتفاق على فكرة العظمة دي كتب الاتفاق فالDenominator هي ايه السيكرم على حسب وضع السيكرم في الاربع تربع بتوع البلبس هنسمي الوض يعني خلي بالك ده دهكره هو الوضع دوت ال دوت السكره فين ورا صح اسمه دايركت سكره بوستيرير لو قاعد شويه يبقى كتر للجنب سنه يبقى اسمه ايه ليفت لفت الجنب لفت. لو مال سنه يبقى لفت سكره بوستيرير معايا يا شباب طب لو كان ظهر ظهر بقى خالص دايركت ليه كنت يا لو كان المنظر ده الصقره اللي قدامكم انتم يبقى ايه دايركت طب لو مال كده يبقى اسمه ايه دكاتره ليفت سيكر انتيبي طب لو مال الجنب دوت كده بالمنظر ده يبقى اسمه رايت سيكر طب لو مال ورا كده للجنب ده بس يبقى اسمه ايه رايت طب مع بعض Direct Posterior طب لو مال كده Posterior دي عندي ادكاترا في اربع اتجاهات أساسية معيه الـ وفي الاوبليك الـ oblique معي وعندنا positions عندي في سكره anterior رايت and left وسكره رايت وليفت. يبقى اول حاجة ادكاترا الـ بتاعنا عبارة عن ايه عبارة عن man presentation لان presentation normal بيجننزب هذا فده عبارة عن مال presentation in which the lower fetal اللي هو فيك البولمة داخل في الحزام هو نال دي بنازل بيه ما دا هي داكاترة الدينامونيتور هي السيكرام والبوستيشنز بقى سيكرو انتيري او بوستيديو رايت ليفت او رايت ليفت خلاص داكاترة نيجي على الانزلنس بقى ايه عندنا عن دينا خلي بالكم في حاجة غريبة جدا وجدتنا يا شباب ان دا عن حمل. عند دا الحمل عند عشرين اسبوع عند تونت ويكس اربعين في المية مننا كنا بريتش كنا زي من نقاعدة وبعدين لما وصلنا ده عند 40 اسبوع كنا احنا هنا 40% كنا بريتش ولما وصلنا عند 40 اسبوع بقى 3 و 0.5% بس مننا لسة اللي ده لسه ستيل بريتش ان اللي حصل بقى عدلنا نفسنا نفينا جوه الحوت جوه البطنة ده كترة وبقينا كفالة معظمنا لكن البقى مننا بتطعى نص بس مننا هذا 1.5% ستيل بريتش معي يعني الانزنس خلي بالكم اذا كتب في الحمل اول حمل غير اخر الحمل فاول حمل بيبقى النسبة 40 في تقريبا النص بتاعنا عند اخر الحمل 3.5% عشان تقوموا سالتكسوات قلتلك ما هو المست كومان كوز اف بريتش عارفين يا كوز بريتش هو البريماتيارتي برافو عليكم يعني ايه كل الممشي كده كل ممشي بريتش بزيد واخدين بالكم church يبقى خلي بالكم الانز بتقول لي يا دكتور الانز عند 20 اسبوع بيبقى 40% عند 40 اسبوع 3.5% معايا يا دكتوره تختلف على حسب الجستيشونال ايج احفظ مثالين بس احفظ داتا اثنين بس عند 40 اسبوع, اسبوع 3.5% وعند 20 اسبوع بيبقى 40% بس السؤال ليه انا ما ليه الانسان هو الكائن الوحيد اللي بينزل بدماغه ليه بتاكلوا برجليها يعني انت الحمار بينزل برجلين تمام كده ليه الانسان ينزل بمخه ليه عشان دماغنا هي موست بريوش جاعلين يا جماعه هيبوكسيا في البرين صح ولا ليه الانسان ينزل عنده سي بي اهم حاجة موست بريوش عندنا مين هو الدماغ فنزله بدماغنا واخدين بالكم الانسان برده ربنا ميزه بالذكاء فاحنا عشان اذكي نزل بدماغنا ازاي ده كده بناخد الوضع المناسب لشكل الدربس يعني بص كده لو احنا دكاتره ايدينا اليترس كده هنلاقي ان الجزء التحتاني الصغير الجزء الفوقاني يكبير فاحنا بنخلي الصغير في الصغير والكبير في الكبير ايه الصغير عندنا بدماغنا الدماغ صغير وفوق الجزء الكبير هو مين البريتش فده اسمه رول اوف اكوموديشن يبقى إحنا دكاتره بنزبط دماغنا عشان إحنا عارفين ان إحنا ربنا ما يقدر بالذكاء وإحنا جوه قلنا نحط الحته الصغيرة الدماغ الصغيره الداليا في المكان الصغير بتاعها والبريتش الكبير فين في الفاندس الكبير فوق بكره ده كاتر دي اول بوينت عشان هنتابع the رول of accommodation توثيق الاوضاع خلي بالكم برضه ده كاتر ما يمنعش ان احنا كنا نصنا كامبريتش بس عملنا ايه لفينا عشان نلف ده كاتر عشان نلف انا عايز سبيس اه انا فيس في صح ولا لا وسائل الدنيا شوية ما ضاغهاش عليا صح يعني هتكون في حواليه ده كاتر يبقى اللايكر مناسب يبقى كمية اللايكر ايه مناسبة ولازم انا كمان قدر اتحرك لازم اتعليش interference مع الوزمن بتاعتي عشان هتحرك عشان هلف يعني معنى كيه بكثرة احنا عندنا هم في تلات نقط لو لعبنا في اي نقطة منهم ممكن يحصل بريتش الـ accommodation الصغير في الصغير. الكبير في الكبير حاجة الـ space وما اتبتنيش خلينا احنا متحرك عشانه الف ونزل بجمال صح ولا مو صح اول حاجة تكتل الـ accommodation لو اعملنا interference مع رولف of accommodation ازاي؟ يتكبر الدماغ يتصغر الفانس يتكبر الدماغ يتصغر الفانس معانا دة, ده تكبر دماغ ازاي؟ لو انت بسوطه كده في الامبريولوجي في الحكاة غريبة قوي تلاقي في الـ Preterm الدماغ كبيرة هو كده فعلا قبل ادكات قبل اربعة بالكم قبل اربعة و تأدي كبيرة وبطنون صغير لكن بعد الفتره دي اللي بيحصل بطنون بتخزن كلايكوجين بطننا احنا بيحصلنا كرش لترون بيخزن فتلاقي فتلاقسمنا كبر ودماغنا بالنسبة جسمنا صغرت يعني بعد بعض دي اسبوع الهد للقدم بيبقى واحد لاتنين عشان كده بدات اخلي بالكم ان البريماتور بيبقى هو بيبقى نور كومان فيه بريتش بيبقى كومان ليه الهد للقدم الاثنين لواحد عشان كده بسالتك ايه المستقل كوز المستكمل ونقطة مهمة جدا خلي بالكم أول حاجة في الكبر الدماغ هو الپرما <تصفيق> وده, وده سؤال مهم جدا جدا جدا, جداً. حاجات شهر تمانية جاي بريتش, سؤال جاي يا جماعة انت جنبه جاي شاء الله شهر تمانية جاي يعني جاي والامتحان الجاي الجاي برضو اثنين وعشرين ده, ده ما اخر سبعة. برضه زي فيه كوز دوت المسكمن كوز بريتش ده هو يخش في المحاضرة وهقالهم ايه المسكمن كوز جدا مع اي حد من اي سبب يعني في ايه الدماغ كبيره الهيدروتيفلس ده سبب نادر جدا الهيدروتيفلس يعني انا مثلا كل مثلا شهرين الاقي عندي هيدروتيفلس شوف بريتش كتير سبب نادر لكن البريما ده نسبة كبيرة. إيه بيكبر يعني كده الطفل ده اتولد 프리ماتوريتي نادرًا ايه ده بيكبر السازر دهد لسه قليل عليه من شويه عارفين المنظر ده ده كده هو احنا خدنا قبل كده في عيل بورس اسمه ايه اسمه اي جي او. تمام العيل صغير طيب انا عيل صغير اللي ما بيتجمعش ده كده بلايدج في الليفر بتاع البلايدج والهيب ابدمن ليتر في سكند بل لما تبقى واحد 2 لا كده ذريه 2 ل 1 او ايدن مور 3 لواحد 1 يعني راسنا كبيره قوي بالنسبه لايه للقد من اني اسمه دي اسمه السيميتريكال صح الايجور اثرت تضخمه شديده ممسوطه جدا لجوه مشفوطه ما لجسم صغير جدا بنسميها برين استريج افكت يعني برين استيرين. الدماغ تعتبر نورمال لكن الجسم صغير جدا اسمه معاده ده كده اللي هو بين ستينك زي دماغ عاديه نورمال تقريبا نورمال لعيل ده على فكه ده بتاع مثلا ايه الصمان معاده ده كده معين جسمه ده كده رسمه عاديه لعيل ده بتاع الصمان ده ده كده يروح امريكا بقى شفتوا يا جماعه اللي, اللي هو الديوك فريق ديوك فريق فرنسا شفتوا كم واحد اسمر كلهم صوم يعني شيبس زدام بقى دا الزدام ده دا حتى جزائري كلهم سمر هناك معهم دولهم راي افريقيين لفه كده آه صغيرين يربون ياكلهم زي ميسي كده ميسي كان عنده آه آه ريكتس وكان ضايع في المستشفيات خدوه برشلونه وقعد يأكله فبامس بقى. يحب قعد ياكلوا فيه بقى قاعد مفتوح في, في, في, في اللايف مع برشلونه في انت كنت ميس دا كان اسمه امال ايام لكن هم بالشكل خدوه ربوه أكلوه كده جه نفس الكلام ده برضه ده اتعصى ولا اتاملت بعد العمريكيين الفوزاع دول دول كلنا جماعة كانوا انتداء ممشوصين وكان راس بس تيال بات راس بس فيش جاسب راس بس يعني هو ربو يبقى بعد ريه فهنا خلالت البيتش الاسمتريكال اي جي اوب الاسمتريكالي تدرى اي جي اوب كانت تركوز ليه البيتش ري ستيرينج ستيرينج ستيرينج, ستيرينج افكت ري ستيرينج. يعني راس هيه دي ده ديها دكتة يعني ما بقاش تأثرك لكن الجسم مش مهم، ليس مهم العضلات، مهم الديناميك معنا يا دكاترة؟ يبقى مرة تانية يا شباب خلي بالكم بقى, بقى أول حاجة هنا يا دكاترة عندنا لما نكبر رأس يسأل بريتش نكبر رأس إمتى؟ أو تنسى بريماتيورتي أو تنسى أسيمتريكا لأي جي آر أو تنسى هايدريكافلوس طب صغال الفاندس إزاي؟ حطواه هنا يا دكاترة؟ شايفين بوش كده؟ سبتم بالمنظر ده كده. كان عليه يعمل كده ودع دوت. بالمنظر ده. او المنظر ده من المنظر ده يا شراف. اه طيب برضو بيبي قاعد كده بالمنظر ده. معاعدة ده لو هنا في فوق هنا كده فيبرويد او لو في باي كوردويت تلاقي بيبي برضو قاعد ايه بريدج برضو على فكرة ممكن لو حطنا حاجة تحت. زي بلاسينتا بريتش معاعدة كده لو بلاسينتا بريتش تحت ما فرقش بقى تحت من فوق. آه ممكن نور هنا ممكن سلنا صغير ماشي زب ما انا كده ترى ده مش ده كده تحت حطيناها في تحت تيومر زي مثلا ايه تلاسينتا بريديا بالمنظر ده كده ده بقى تحت من فوق بقى بقى كله زي بعضه ممكن ياخد اي وضع يعني تلاسينتا بريديا دي من ضمن الجنرال كوزز اوف مال بريزنتيشن ياخد اي وضع بقى ما انت ايه خليت مكان الراس فيه حاجه استراكشر تحت ممكن ياخد إيه اي وضع كده احسن ولا الاول احسن كده احسن واقوة تناموا كده عشان, تناموا عشان زي... انا عشان الدرس طيب بص, بص يعني ايه كل ده كده افتح منيو كده ووقفوه بعد شويه كده حاجة بقى يبقى اول حاجة لو عملنا مع rule of accommodation معي <cuburn and russ> <أو cuburn and fungus> الحاجة اللايكر بقى اللايكر. لو فيها عندنا أبنوم لو لايكو ده كذا لايكوت دوت هي مش بتغير حجم الفوندس لا هي بتبقى مكان الراس ولا تاخد اي وضع بقى ممكن بقى اي وضع ده جنرال كوز أوف مال بريزنتيشن على ايه على اللايكور كمية اللايكور. لو في اوليغوهيدراموس ميه جدا في الحوي ممكن يلف ممكن يرق ما يمشوك يلف لو في اوليغوهيدرامس طب لو في هو هو نصيبه يبقى بريتش بقى يبقى ترانزوورس هو نصي يبقى الله يكلها دا كثرة لكثير ولا قليل مش حلو نيجي يبقى كده كثرة عامين بقى على اللف على الحركة ازاي دا نعمل إنترفيرنس مع الموفمينت ازاي اول حاجة يا شباب لو حصل في بيبي دوت ازاي بمنظر ده لو كان نزل بالبطخ بس يصير في early engagement لف خلاص لو حصل فيه early engagement لو ميت ما لو ميت ما يلفش لو, ميت ما يلفش. لو فيه short court. short court ازاي اهو عايز لف لف في short court short عايز لف مش عايز فلو في short court, court برضه ما يلفش يبقى خلي بالكم اذا اللي هو ما يلفش فيها لو العائده ميت خلاص لو يحصل اورلي انجيجمنت بيسميه فرانك بريتش لازم البطن بس اسم فرانك بريتش اديكم حاله للتايبس فده بيحتاج بيخش بدري البطن صغيره جدا فبتخش في الديلس بدري قبل الحشا بدري ما يتعرفش يلف بعد كده اوكي ده كتب الحاجة اللي بعديها لو عنده شورت كورد فبطنه مشدوده فين في البلاسينتا فوق فمش عارف يلف مش عارف يتحرك الحاجة الثانية لو قاهت في يعني ديها زحمة كده معاها ده كترة انا عارش في حاله ايه بقى؟ في حاله المنطبول فريجنانسي لو قاهت ديها زحمة ما عارش يلف يدعو يلا معنى كده ادى كترة لو سألتكم مرة ثانية ادى كترة يلا الاول حاجة definition عن ايه؟ عبارة عن presentation in مين طبق الـ positions سيكور انتيري و بستير رايت انتليفت تمام ليه بقى الـ لو انترفيرنس مع الـ او انترفيرنس مع كمية اللايكر او انترفيرنس مع الموذمن يحصل من الـ مثال مثال مثال كده كبرنا الراس الـ صغرنا الفندس سيبتم او بيكورنويد او فيبريت اللايكر كمية كبيرة او, أو صغيرة قوي معاشر الموذمن لو منطل بريجنانسي لو شورت كورد لو فرانك بريتش او لو مالي ما عافشي نيه بقى كاعب تايبس بصوا لكاتلة تايبس أو بريتش التايبس أو بريتش بصوا لكاتلة مين يدعبت؟ مين يدعبت هكاتلة؟ بصوا ممكن ينزل بكل حاجة يعني ايه بكل حاجة؟ يعني تعافين اللي قلنا البريتش هو برعاً اللور فيه تلجول يعني ما تحت الحزام. فممكن ينزل كاتلة بالبوتوكس بتاعته خلاص وينه باللوى اللينب ده القوي كده واضح ولا ده إيه؟ ده complete breach ولا ولا نوع إيه؟ لو نزل بالباطوكس يا ده كترة ونزل باتوكس اسمه complete breach نزل بكل complete breach وده بيمثل عشرة في المية بسي من انواع البريتش بصوا يا نزل كده زي حد قاعد مربع. مربى معاعدة مازل بالبوتوكس واللوو اللنب طيب اما حد يقعد مربى عايز بالبس ضيق ولا واسع واسع وشان يقعد مربى يعانيك ما في الـPrimary Gravida ولا في المالتيبارة مالتيبار يبقى الكومبليت Breach كما في فيه المالتيبار قاعد ومربى نازل بالبوتوكس وباللوو اللنب فيه بعض الأسئلة كانت وراءه الـIncomplete Breach Incomplete ينزل ازاي بعد كاتلع بوتوكس بس اهو بوتوكس بس Cześć, witam Państwa. To jest pytanie. To jest pytanie. Frank jest pytanie. To jest Frank To jest pytanie. To jest pytanie. To jest pytanie. To jest pytanie. To jest pytanie. To jest the To jest To jest pytanie. To jest pytanie. To jest pytanie. واغدين بقى بالرود بقى اسمها صعب قوي تشوفها هنا حتى بس ايه ده نازل بل ايه واغدين بقى يبقى خلي بقى ده كترة. عندنا كم ولا كم نوع من البريتش يلا اربعة مرة تانية الكمبليت بريتش نزل بكله قاعد من رضع الان كمبليتا الانواع ياما فرانك ياما نين ياما فوثي الفرانك اتيزا مست كومن سبنتين فارد برسانت نزل بالمقعدة كده معاه ده بس <تصفيق> دا سبعين في المائة برسن. تخيل رماح حسوا حنزل بريج. وبدأ بس يعني يعني يعني نزل الدنيا ووو مصدر البرج يعني يعني الناس يعني أم الناس يعني إيه يعني بس نزل البرج يعني تخيل بقى يعني بفكر بالبريج يعني وادي يعني ما هذا كده آه يعني نزل البرج كده يعني يعني خلاص مصدر البرج ما صدر البرج ها يا الدكتور كده الدكتور كده دم ماشي ماشي انا عبالي ما انت كاتب فهنا ده اسمه تركب بتا طب انت 75 طب اللي انت ده حاجه رفيعه قوي دي يا دكاتره حاجه رفيعه دي عايز ملتي بار دامبلز ولا برايم جريج ده يبقى ده في, في البرايم جريج طب كده يا فك اليمين العجله ايه واقف في, في اكيد ده ايه ده ده يعني في الـ pre-matures عشان الى ذاكاته يتفوتين اولي ده في الـ pre -matures. ده كومن في الـ pre ده واقف فيه وده 75% وده اللي هو البريتش كومبليت. complete ماذا؟ ده, complete ده فيه في يبقى أنواع مرة تانية مرة تانية كومبليت. نزل بكله فرانك <تصفيق> بالبوتوكس نين بالني وفوت بالفوتلينج المست كومن نوع المست في مين في كان في المية نسبته كان في المية, كان في المية. 75% وما 10% وكومن في مين في كمان فيهم مين طيب تعال الديجنوز تكتر دائماً شباب الدياجنوز عن إيه في من شخص الدياجنوز يعني إيه وإيه وإيه يعني Symptoms و Science و Investigations معناها تكترة الدياجنوز Symptoms Science Investigations طيب الsymptoms على ايه تكترة يمكن الحسة جاي إن شاء الله الخميس جاي بإذن الله العالمين ناخد بقية my إن شاء الله و هناخد شاء الله يعني later on نجمع كل ما كلها في حسه كده جبارة كده. معه حاله مفيش ما فيش سامته مثلا ما presentations خالص. ما فيش سامته ما presentations إلا في البريتش بس. إزاي بقى كده؟ حاله ده كده بس اللي بدي بدي قاعد آه قاعد كده بالمنظر ده. معه ده كده. فالعيان حسه. اللي أنا حسه هنا في كده حاجة نشفة. بطل حسه هنا في حجرة عند ألي. هفيه لحجرة حجرة نشفة دي للدماغ. لما كتر بطق. مش حاسه لكن الحاجه النشفة دي في دماغي دي عندها هارد لمب هارد لمب ولا هايپوجاستيوم عندها حاجه ناشفه معايا دكاتره والحاجه دي ضغط على المعده فانا على مش حاسة يعني كل ما يعني ما حتى ما من غير ما اكل حاسه انا شبعانه اصل ضغط على مين ضغط على مين على في حزام كده في حزام رجيم على بيلبسوه يا في حضرة اللي بيسوع المعدة أحس دايما أحس نفسي مش عازيكوا واخدين بالكم فدي نفس القصة برضه بينما أتحس العينه عندى هارد برا حاجة نشفة أو وعندها حاجة نشفة وديس بيبسيا لك مين? على الساينس يا نخش على الساينس في الساينس هنقارن بين most common two types of preach. halkore معايا في السلايز بين ذا موست كومن تو تايبس اوف بريدج عندي To كده نوع ده اسمه ده to اسمه فرانتس بريدج لا, زمان عايز. لا. أما زي. صح صح؟ جماعه عايز وين بطاقه نزله لا اهم حاجه برزنتيشن بتاع البرزنتيشن اول بقى ازاي طيب بس قاعدة لو الظهر لو الظهر في بلاقي على على الاوس سايدز صح ولا مش لو الظهر ورا يا ولا ايه قلنا كترة لو الظهر يبقى اللعب على الوينجين، صح؟ لو دهر الورق، يبقى الفيت على مين؟ على البوس سايتس ما على البوس ايه؟ سايتس. اوكي؟ هل طيب، لو عليه على الويندي طيب، بقى بقى على المقارنة بين الفراغ والكومبليت، او الحج فالبالباشن، البلديشه دكاتره هي في حد فينا ثلاثه ما اعرفش البلديشه الفاندل ليفل والفاندل ما دي حد ما اي حد اي حد أي حد عرف دي مش الفاندل ليفل يعني هي يعني هنا باي مثلا باجي بالانر سايد اوف معايا وبشوف اهو زي واحده نايمه كده وادي كده وادي تاس جوه اهو بالمنظر ده كده ونايمه كده بالمنظر ده أنا فوق كده او من ده دال كده واحش اتقل فوق دي الفندل الايه الفانده يعني قبضه بعد كده يا بثبت ناحيه من على جدار الامبلايكس واحس الناحيه الثانيه وثبت ناحيه واحس الناحيه الثانيه اسمها امبليكال بعد كده يا بقول على فين على السيلبس تحت اسمها بيلفيك جريب جريب اما الاسكلتيشن فبسمع فين عند الشولدر على حسب كده الشولدر بسمع ليه يا دكاتره ان شاء الله من مستخر باذن رب العالمين بقى عمل طويل صيفه معايا مش هادي طبعا اكيد يعني تمام اذا جربوا كده التجربه كده انزل تحت المايه بس اطلع تاني انت تحت المايه هتلاقي تلاقي الدنيا بقى هدوء فظيع ليه موصل اراضيه للاصوات فعشان عايز اسمع كده هارت ساوند ده ساون كده لازم يبقى في صدمه ماشي من القلب لغايه ودني الصوت اللي ماشي بي هارت كان زي لا يلمس فين في اليوترس لا في الدمامل لا يلمس في الجنين بتاعتي لا يلمس في الجنين لازم عشان ينتقل عشان يسمعه لازم ينتقل في السوليد السوليد توليت معايا فلازم اسمع فين عند الشولدر اللي هو لامس اليوترس اللي البط اللامس السماعة بتاعتي في الجنين عند فين عند الشولدر كنت في ناس طيب نبدا بقى. نقارن الكاتر بين الفرانك بريتش والكومبليت بريتش من حيث هذه البوينتس ادي الفرانت وادي الكومبليت سؤال انت سؤال مهم قوي الفاندل ليفل فاكرين الفرانك بريتش اللي هو بيبي نزل ازاي نزل ايوه برافو نزل ايه ده كاتر بس يحصل ليفل بس ايرلي انجيجمنت يعني معنى كده الفاندل ليفل يبقى عالي ولا واطي واطي والكمبليت بريتش عالي عشان بيدريكت بالناقل ده عشان حصل انجيجمنت يبقى في ديلي انجيجمنت وهنا اري اول اول اول السؤال دوت عالي في كل اللي جاي دوت ما عادة. ما عادة مين ما ليفل قليل اوكي يا شباب يبقى خلي بالك هنا الفاندل ليفل بيبقى واطفين في الفرنك بريتش طيب نيجي بقى امين على الفاندل دريب الفاندل دريب بص دكتور اشوف ايه اللي فوق بص هنا في الكومبليت بريتش الاقي هنا فوق إيه؟ هلاقي هنا ايه الاقي هنا ايه يا دكتور هيد حلو تحسها حلو لو حلو جدا وحتى كمان من كتر ما بتحسها بتلق معاك فهيد ويلفلت اند بلوت بلوت يعني بتلق ويلفلت اند بلوت معانا دا جاترة ويلفلت اند بلوت طب بص هنا دكاتره لاحظ هنا ملحوظه انهمة جدا الراس جنبها مين؟ جنبها الرجلين لما يدي تحس زحمة دم قوي فهنا الهد هتبقى ويلفلت زي دوت ولا لسفلت لسفلت ولما تلقها بتلقي معاك ولا اقل في اللق من ديت أقل طبعاً في البلاطمنت يبقى ليس فلت اند ليس ايه اند لس فلت اند ليس ايه مين على مين؟ على أمبلايك الجريب بص دا كتة في حس ايه دا زي الفل حس ايه? زي الفل ايه عليكم طب التانية لمس صغيرين كده مقاريك كده ويتخبطوا موبايل نقص نقص فان ايدين ورجلين يبقى احس في ناحيه ده وفي ناحيه لندس ما عاد دكاتره طب هنا بقى هنا ايه, ايه حتى لو عيد دوت حتى بالجنب اهو بالجنب اهو ما عاد دكاتره احس ايه في ناحية احس مين هنا دكاتره ايه باج والناحيه الثانيه لا شبه ده بالظبط اتحدى اي حد جدع في الاكسبلينيشن يفرق ما بين الاكستندد ليج معها دكاتره والباك الباك فروم هتلاقي باك وحاجه الباك باك وحاجه شبه ايه شبه الباك so يبقى خلي بالكم مرة تانية. هنا شرح. في complete. هنا في عندي هنا في باك محطوط في limbs. هنا بقى الناحيه هنا في الفرنك. هلأو في بيت وحاجه شبه البيت معايا دكاتره كاترة طب نحس بعلكية مين بلديك جريب فين كبير وفين صغير الكومبليت كبير الفرنك صغير طب مين أرلي انججد ومين ديليد انججمنت الفرنك أرلي انججد ودوات ديليد انججمت طب دا مين اللي كاتفو اللي هسمعو كاتفو فوق الأمبلايكس مين اللي كتف تحت الأمبلايكس يعني في.. مين انا بلو ذا اسمع عند كيف ينبال تحت ومين اسمع وليه كيف اللي عاية فوق الكمبريت هلاقي الاسكالتيشن ذا ذا عشان بدري. فيبقى اسمع عند تحت الأمبلايتس لكن هنا هسمع هنا ايه فوق أي سؤال في الفقس مرة تانية مرة تانية عشياتك مرة تانية اللي هو الديجنوز <السيطلس> السيمتومس ايه سيمتومس عندنا؟ هارد لامب هارد لامب ضغطة على المعدة عاملة استكسيا معايش هار؟ نيجي بعتها مين؟ على عم البل مش ايوه مانا ما بقولك لو ظهر الوراء مش يعني بس اننا بنتكلم على ايه سكر انتير ده المست يعني لو سكر انتير كده حتى تلاقيه ظهر ده وهنا في لمس اه لا ايش ظهر الوراء بالله يعني هو اصدق ريل ظهر الوراء المسكمان هو سيكلا انتير دايما دايما انتير مرقمه يبقى مره ثانيه يا هنا الفامب هنا في الـ في الكومبليت عادي في الفرنك وورد صح طيب هنا عندها الفامب فوق في الكومبليت الهيد لكن في, في الفرنك الراس جنبها ليس ايه من في الكومبليت هنا في باك وهنا في لينز طب هنا في باك وهنا حاجه شبه الباك في كيف كتفي ذا فان اكستند لينث فروم هنا البريزنتنج كورت كبير ودي لي هنا صغير وايرلي انجيجمنت بدال الاسكارتيشن هنا بيبقى البلور ذا امبلتوس وهنا اعلى من الامبلتوس اوكي كل يا معايا خلاص اوكي فتعال نخش على مين على during the labor ما during labor هذا during labor وعندنا في second stage the of the second stage of the يبقى عندنا في first stage وعندنا في second stage second stage, stage. Second stage. انت فاكرين عليك في كل المان presentations كلها والمال بوزيشنز كلها كان عندنا في اربعه بيز صح ولا مش صح ايه الاربعه دكاتره ها اول حاجه مفيش بقى دباتك مش على السيرفكس حلو مش ايه هنا Prolonged longed Leber". عشان بيحصل slow سيرفايكل دايلاكيشن صح ولا مش صح دكاتره اول حاجه Prolonged عشان بس البريتش مش ضغط حلو على السيربكس مش بس السيربكس حلو حاجة سوفت كده بتصاش السيربكس كويس فبيصل PRONINGED LABEL ولان البريتش مش لابس على السيربكس فالمية بتنزل حوالي البريتش تعمل تحت كيس كبير تعمل LARGE BAG OF FOUR WATER اللي مجعه او حد يفحصها غشيم يفرقعه يصل ايه PREMATURE RAPTURE OF MEMBREATS ولاني انا كده في جاب ما بين البريتش وبين السيرفكس والميه نازله المش اللي معاها ايه لوج اوف يحصل ايه بيرولكس اوف كود يبقى خلي بالكم في الفيرست ستيج عندي 4 دي اول دي برولونجيد ليبر ثاني دي لارج باك باك اوف رودا از لارج لارج باك اوف رودا ثالث دي بريماتشور ميمبرين ورابع دي ده كده برولابس اوف كود اقول لكم على نقطه مهمه قوي The most common in skew ade katra Fii The most common cause of cord prolapse is breech presentation That's why I'm skewed. The most common cause of cord prolapse is breech presentation Akta saab cord prolapse ade katra, owa presentation The most common cause of cord prolapse is breech presentation Ma'y ade katra? Svartal awa tylko most common type of breach, który wykrywa kolizje. Ta, pilnu, a nasz chęć dychać, nasz chęć zatkać. Jeden. El most صح الفرنك ده بايظ فبينزل يعني انجيدجمنت بدري قفل السكه وعمل يوسع حته حته لكن الكومبليت ده مش لا... مش لابس. مش عامل انجيدجمنت باين عادي قوي ما فيش فممكن يحصل كورد برولابس يبقى وقعت تنسى الكورد برولابس مع الكومبليت اكتر ان الكومبليت مش عامل انجيدجمنت معنى ده يا دكاتره مع الكومبليت اكتر معايا دكاتره شباب معايا دكاتره ده كله؟ طيب يلا دكاتره بقى second stage بيب بقى second stage هنبحث بي بي يلا يا جماعة لما بي بي هنعمل هنا ايه بصوا بقى. يلا دكاتره بصوا ابحث من تحت أراهي هنا ايه؟ ها؟ لنبس. لو كان ايه؟ فرينتو بريتش معايا طيب لو كومبليت بريتش بروفايل هنا هي فين ايه باتوكس ممكن لاقي هنا ايه كورد ممكن هنا سكروبم صح مش هنيجي بعد كده برده بص بقى هنا في حته خدها في الفيس المره الجايه ان شاء الله ان ممكن البيتش ده عشان هو عباره عن فتحه اللي هو هنا الايناس الايناس على الجنب اللي هو يشبه الفيس عشان هنا الفاتحه ولا في اثنين برضو لو ما فممكن الراس تشقي البريش الفرق ازاي بقى ان شاء الله ده المره الجايه باذن الله ولا ازاي الفرق ما بين البوتوكس سبحان الله رغم ان هو يعني في الرخال دكتور التكامل ده يا دكتور ممكن الراس يشبه البوتوكس ازاي لا في الاكسيليشن ثاني على الاجيال مش شيء فممكن سبحان الله الوش يشبه البوتوكس معاها دكاتره بص انا كاتر انا والله مرة الجايه ذاتي فرق بين الاتين بقى بين الفيس والباتس المهم انا كاتر بقى مشكلة مرة مره جامده جدا جدا جدا لسه مشكلة جامد قوي على فكره لو كانت بنتي لو كانت البريش دوت ايه او البيدي ده ايه لو كان في مين مشكلة جامده ازاي ده كاتر ده ده اللي هو النايب معايا بيفحص فمتخيل ده ايه ده, ده, ده فيس كاتر ده, ده, ده فين في الغلبه فاتر ده بؤ معايا ده كاتر والله العظيم كاتر ده بؤ فبنخش في الغلبه يبحث في فين اللسان؟ في اللسان في اللسان بقى اكتشف كان ده ايه؟ ده بلغة. مرة جماعه في اطفال جداً, جدا جدا جدا ليه؟ نايب عندنا جات بقى خلاص دلوقتي بقى استاذ وساد معاه اول الله العظيم، وسام وساد دلوقتي كانت بقى كترة. النايب ده لما كان بقى كترة يبحث ايه؟ بقى دكاتره كان يفحص ايه؟ يفحص بنت بريتش فيس في بوق. يفحص البق غريب جداً. إيه ده؟ غريب جدا اهو ده العظلة المهم النايبة نزل بقى ايه اتفانت التفن ده ده ده البت من تحت من بهدلة اخر بهدلة المهم ده كترة المالله تحل افتحل ازاي النايب صلاح غلطته والجيوزانت الاصفار اهو الله عزيز ده اللي حضر بالزلط يا جماعة الجيوزان اصول حيات ربنا فكسته خلي بالكم ممكن ايه ملقى... كمان لا يا ده كترنا في فالفر معي فده ممكن يصل ايه لو كانت بنت لو كانت دينتا ديكاترة ممكن لاقي ايه فقط طيب مين دي بقى ديكاترة بقى على مين? على الاكس راي اكس راي اشبه الدياجنوز فينتونز ساينس، الانبستيكيشن الانبستيكيشن على ممكن نعمل ايه? ايام زمانة امامل ايه ديكاترة اكس راي طبعا كلام فرق باب نعمل احنا ايه دلوقتي عندنا ألترا يلا يا جماعه مين فجامه تشكيله قولوا لها زرين ايوه يا سام عليك بتاع الازر انت ميه ميه والله شوف الازهر احي احفظها كونفورميشن مالفورميشن ماي اعمل الترا لا الراس فوق تحت فكونفورميشن يبقى هنا فينا هنا كونفورميشن مالفورميشن زي ايه ده مالفورميشن زي ايه بيبي او يوترس او اي حاجة hydrocephalus temshi temshi association malformation conformation malformation association multiple pregnancy previa حتى جدا خلي من جامد ايه بيحصل بقى لما يكون ادكاتره من ازاب الشورت كورت ان هو مستد يكون قصير لكن هو قصر ايه اللي حصل اتلاف على الارق البيبي تمام في لوبس اوف كود اراوند ذا نيك بقى مشدود للدهسمته في كانت بس يعني كورت والعيل ده مسدود ناحيه البلاسينتا وادي هي بنادي البريتش الراس فوق والبريتش تحت نزلت نيتش ايه المشكلة بقى مشكله تاثر البي ده لو اتولد من تحت ايه اللي يحصل له على طول فورشوت لا جنته هتعمل هتقوم دي قافله على ويتعدل. حي موت دا دا كدا. رقبته وتسدنه هيموت البي دوت طب الالترساوند بنشوف ده بالالترساوند ده العيل دوت قاعد كده رقبته كده عشان هنا فين هنا دكاتره هنا في الكورس كانوا عمال يعد النبض صح ولا مش فاسمها ستار نجوم جيز ينزل ستار جيز ابييرنس ستار جيز ابييرنس دي انديكيشن فور سيزاريان سيكشن لو عملت التراساوند ولقيت فيها ستار جيز ابييرنس جيز ان فور سيزاريان سيكشن فتاه بتسد محبوب سد المحبوب يكون كبير قوي عشان ما تاخدش هنا بيجي فراوندات دلوقتي يالا تكملوا بالالتراساوند وحاجه سبيسيتك ان بتقول انا هولد هذه في ميل بي سيزل ان سكشن مش فاجينال ديليفري ايه هو ستار جيس ابيانس معناه ان في لوبس اوف كورد اراوند ذا ليج معناه لوديت العائله دي فاجينالي عندها هتهدم معايا اصلا في سيرفيكال ديسلوكيشن هتهدم واخدين بالك اسمها ستار جيس ابيانس طيب يبقى يبقى لما تعمل تاج داينوزس الانفستيجشنز التراساوند كونفورميشن مالفورميشن association and target adherence okay طب تعالوا خش هات الحته جامده شويه الميكانيزم في ليبر بيكانيزم اختصار ده مش بتاعي بتاع تقول درست ده درس لما كنت قلت لكم معايا دكاتره اختصار اللي هو بيكتب فين اخت اللي جنبه اختصار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 لماذا ده أخص بإننا من جديد من ولا ستوب ستيرير ولا أي حاجة جاية ولا حاجة رايحة ده حاجة سبسيبك قوي الدرف دي ديسانت انجاجمنت روتيشن فلايشن بص ده كادرة أنا يهمني أنا كادرة أنا يهمني في البريتش العظم يمين في العظم مش, مش كايه صوفتيش ومش قضية لكن مين العظم العظم فين؟ العظم في الباتوكس هنا هنا عظم هنا وفين عظم في بلبس. فينا في ديامتر على فكرة جديدة عليكم ما خذوش قبل كده اسمه باي trochanteric Diameter Bi-Trochanteric من من دي حسه هي لديك ناحية Greater اسمه عظم من Acromion Acromion اسمه Diameter يمين الرأس عشان برضو يبقى خلي بالك في ال dan analyze عايز of ميكانيزم of the patok mechanism of delivery of the shoulders of of the head درف, درف, درف. تبصوا على الكتاب الكتاب بتاعي على على الكلام المكتوب هاند وعلي وعلى الرسومات اللي قصادنا على الثانيه عشان مع بعض عشان ايه نمشي بيهم عليها في ايه معايا في شو داكاترة حتى ويع منه حاجه في الفت في حق نعم اه باي اكرامية او بيس اكروميا اه هي او باية او بيس, بيس اكرامية مع ايه داكاترة نعم بلد الجريب بتحق كده يعني بتقولوا حتى ايدي كده هو تعم؟ حيث صباع موازي بلنجوار اللي جاء من الاحياء دي والصداع وقال لك من تحتها الثانيه انجوين انجوين عندك الاشعات دي كلها موجودة في الكلينيكال ده الكلينيكال بص عليهم اهي سهله لا ما تحسش باللي تحت عدلت معايا يا شباب طيب ناقص بقى ايه ان جاز اوف ليبر ها ما هو ما ده لك مواد كفالك وده اسمه بدلك ده كفالك وده بدلك معايا يعني لوار فيتنقول ده اسمه بدلك بص تاتر اول حاجة ده كانت ميكانيزم mechanism of labor or of delivery of the bucket معاها ده كانت of the bucket بصر هنرأيكم على, على, على الحد مرة معاها ده تقوم هنا مرة وشوفه في دولة داعكم برضو مرة تانية سهلة على عرفتك مش صعب اول حاجة يا شاب اول حاجة نهات البيبي دوت ده بينزل في البلس يبقى اسمه هي أول حاجة للسند، موبايدا بينزل صح، يبقى اول حاجة بعد كده لما يعدي، اعرض حتى في البطق من البلد بريم، اللي هو البايت اللي هو طوله عشرة وثمانين عشرة. لما يعده من البريم، اسمه إنجيجمنت، يعني إنجيجمنت يعني باسج أو فز بايت دخل في البريم دخل في البلدس البلد اسمه إنجيجمنت. وهي بالك ده كده ثم engagement. يعني باسج اوف ذا باي تركنتريك دايامتر ثرو ذا بريمال مشكله كبيره قوي ايه المشكله كبيرة؟ ان الفتح ب بالطول ما ينفعش هيطلع بالعرض لازم البيبي ده يلف كده عشان هنا اللي هو العظم البيلز ده اللي هو بايتر فيت دامتر اللي مهم عندي بايتر كانات دامتر فين في الانتبيس دامتر عشان هيطلع منين من الليفتر ايناي يعني خلي بالك هو بيلف ثلاثه من غير بكده ماشي لازم يلف لازم يعمل روتيشن روتيشن ليه؟ عشان اللي حيد يطلع, يطلع يطلع بالايه بالطول مش هيطلع بالعرض ابدا يطلع بالطول لازم لازم هنا يلف لفة كده اهوت روتيشن كده عشان يطلع ايه بالطول بعد كده خلاص يبقى اول حاجه بتكتب السيل اهو دي كده تكتب بص كده دي سن وبعدين <تصفيق> اين؟ اين هنا الباوتوكو نتر فين؟ الباوتروكو تتك دامتر اه دي وادي وجه البالفه ورده هنا ده هو ده ده الباوتوكو نتر معايا ده جاء بيه ده نزي بنورد اين الي يكسب بعد كده؟ بوسي الدك هيا من هنا ايه؟ بوس كده بوسي المنظر ده با عمل ازاي؟ بوسك هنا بنورد ازاي؟ راح لك فين بقى أنتروكو ستيجي لهو؟ لجايت ما بقى هنا الأنتروكو بقى بارك تحت دي السنكسس حصل Rotation. يعني هو بعد الديسنت وعدم من البرم حصل فيه روتيشن بص الروتيشن ازاي حيث بقى انترو بصير ايه اللي هو بقى ماشي في الانترو في سي دامبل اوف كده هنا مثبت تحت عامل lateral عنيف جدا جدا جدا جامد قوي to deliver the posterior. بعد كده يتفرط في مين يعني ايه هيقوم كده ده كده لا اه ده هيقوم هنا كده جدا بالمنظر ده جامد جامد جامد جامد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 في أي دي حاجه يا جماعه بالست ما بعد كان خلال ايه البرين حصل على كده يا دكتوره روتيشن بتاعه لا ريفليكشن يبقى بيجي لا لا يا جماعة ده اسمه ميكريزم فليبر. يعني ميكريزم. الدكتور مبقى قربهوش خالص. دكتوروش دعوة خالص. ده ده من عند ربنا. ده اسم ميكريزم فليبر. معاني يا دكاتر ايوة? عارف انت? دي سنت انجيجمنت روتيشن فليكشن. طب بليف ازاي? مين خيديه يلف يا دكاتره? انو فيتر ايناي. يا جماعة اللي سلوب اوتمو فيتر ايناي? بتخليه يلف. انو بانكم ده اقول لكم لوحده خالص عشان يعمل ده أوه أوه. اه اه يا جماعة يعني اه نعم ممكن. ما بقى, ساعت. هي بقى, بقى. يبقى بقى يبقى مره تانية عشان طب اللي الكلام ده كله بقى طب بقى الكلام ده كله على مين على يلا ده بقى يلا اول حاجة The cent but the engagement engages <laughs> engagement. ده بقى ده قالك ده اللي في على العاليه يعني الباي اكرم الباي أكرومي او بيز اكرمال ديامتر عاد دخل مين البرينك بقى لا بص حصل روتيشن اهو ده الانتي شولدر تحت مين تحت ما بتلفش عنيف اي ما بتلفش عنيف أي في دليفر ذا نفس الكلام في برده نفس الكلام بص هنا بقى هنا كيف ازاي بص بقى كيف حصل وتشمل ده بتفوز عند عن فدي الساند انجيجمنت روتيشن بص هيلف عنيف ذا طب اللي فين كان الهد. الهد ازاي يلا يا دكاتره دي فين؟ يلا يا دكاتره او على مين على الحكم؟ اول دي يا دكاتره السؤال في الهيد في البريدج الانجيجينج دياميتر في الهيد بتاعه ان لا مش عايز انا البايب انا عايز بالطول مين اللي بالطول لذا ده كذاك كان فيه بتاع في انت, انت كده ازاي قاعدين اوكسيديتو بوستير اه ليه يبقى كده ولو بيجي نازل زي كده قاعدين يبقى نازل, نازل بيجي صح ولا مش صح يبقى خلي بالك انت كده بتاع كومنتو اسمه ايه اسمه اوكسيتو فرانيك ده امت اللي هو كم سانتي؟ اللي هو حداشر ونص سانتي عرفتها الباقة كروميان؟ حداشر ونص البايترو كانترك كان عشرة وثمانية من عشرة واخدين بالكم؟ طيب ايها ده كتن؟ يلا نقول البر في مرة تانية على مين على الغد يلا اول حاجة شباب للسند بعد السند انجيج يعني انجيج من؟ يعني الاوكسيتو فرانيك العادة من البرين باي فلكشن يطلع باي فلكشن اهو اهو يطلع معايا دكاترا يبقى بص كده اهو بص دكاترا بص بيدي ازاي descend engagement بص ازاي ازاي وبعدين لف عمل rotation بقى افا بقى عن سمس بيو بس صحرا صح. حاصل rotation طب هيطلع ازاي اهو هيطلع ازاي كده بقى بقى عن سمس بيو بص عمل ازاي بقى بص لك انا هنا كامل وروب هنا حصل روتيشن يطلع بايه يطلع باي فليكشن بس ما تدارف ديسيند انجاجميند روتيشن فليكشن اشكالة لكم رسمه لطيفه جدا تجميع حلو قاوة ده كترة ليون كلهم اهو سواء كان سواء كان البطوكس سواء كان الشولدرز سواء كان الهيد معاق دكاتره دي كلهم ديسيند كلهم انجاجميند ده السؤال ده جاي في امتحان نفسي يعني البريتش كله بريتش كله جاي في الامتحان بتاعي جد... ايه عملت انا جدول ده في كده في مش جداول ما مش جداول انت عملنا عامل ايه بادكس والبريتش كده 33 كده هنا ايه باي دامتر. عشرة عشرة. باي او بيز دامتر وكلهم فليكشن عشان تطلع الهد بس هذا جادرة مش تطلع ايه سواء تطلع اللي هو الباطوكس او الشود او الهد يبقى كلهم مديرف <تصفيق> انت عايز لا لا لا لا لا انا عايز حتى بقى بولنت واحدة صغيرة بس قبل ما تسألو اي سؤال عايزكم بولنت واحدة او احد او احد ما يربط الثري بورت ببعض خد كل بورت الواحدة معاعدة جادرة دوش طوضت ما بيه مردشش متحت يه مردش مع اللي الفوق مردش دعو بس ما كل معهم كلهم مع بعض. انت كد كل بارت اللي بيحصل. كل بارت بيحصل درف درف ما تربطش معك دم. عشان يتولد دوت لازم يكون عشان يتولد. ازاي؟ طب هو أصلاً كان يعني كان عايت ريفي كان عشان يطلع anterior ويتويلت 3-8 رابع يعني هو بش كده, كده كده كده عشان تبقى anterior كده ده في بقى يبقى 3 كده كده. يعني هو بص كده لو هو هنا اللي هو ادي كده وأدي كده خلاص؟ وهنا لو كان هنا ده كثرة الاكسرة هنا في المكان ده تعم؟ لدي الف تم في, في التاني، في التالت إذا خليك لو قصدته بستير بليف كم تم تم؟ تات اثمان طيب لو قصدته همتير زي ده كده بص هو هنا يعني ده هنا هو تم واحد بس هلف تم واحد لكن لو هو ده هلف لورا يعني وشه ليه احنا بقى كان سكري بستير بالمنظر ده هلف تم في اثنين في, في تلاتة مش ده هيدفع مش ده هيلف دوس لو السيكلو هنا كده لو السيكلو هنا لو اقصد هنا ورا بتاعه تمانداين عشان يتكتب الاكسنتو انتيرور اوكسيدو الجي انتيرو. نعم خلي يا جماعة بس رقم عليها قبل ما بس أميرة. ان هو انا قصدي يعني وضعه كان سيكلو وضع الوركير معايا ده وضع بالمنظر ده بالمنتظر ده الف ده ايه بقى ده كده المنتظر ده ثلاثة مين؟ ثم الثاني في التير بيبقى اقصد ايه انتير يعني خلي بقى انا <تصفيق> كده اقصد مع السكر يعني ايه ادي يا شباب اللي اهوت ادي السبوره دي باي سيمس حلو لو انا اكسبت انتيرير او سيك انتير ده اساسا سيك انتير حالاته محبس عشان انا كده عند مين عند سيمس و خلاص باي فليكس لو انا بقى دهكاترة gibt اهو انا كده uxate posterior عائز اقوم anterior اعمل ايه طن في التاني في الت urge افشاعة كده باي خيان واخذين بالكى دهكاترة يباغلون لو سكر لو pacote يلفت 2000 لو سكر مانتين ل Row s انا كده لو, واحد بس. أما لو انا كنت posterior حاليفت سكر 1 cada حد اي سؤال هليت نص دايره كامله نص ماشي ما لناش انا بقولك لو ده مع ده ما ده مع... يعني انت خد كل وحده كل جزء لوحده ما ده مع دا مع ده يعني عشان رد يا عشان تلف. تلف مع مع الوحدة هتلف كده كده. ما ده مع ده مع ده هذا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 معي يا تكترا خلي بلكم بقى ان هنا عندنا يا في management during pregnancy وفيه management during labor ليس حد فيه حد برره ولا كده خلاص الناس بقى تخش عشان فاطر ايه management ايه شوية يال يا جماعة. طيب بصوا بقى يا تكترا عندي في during pregnancy المالجمت during pregnancy يا وعندي في during labor. during pregnancy ودير ودير ودير. اول حاجة ممكن نعمل ايه هو في حاجه اسمها external كيفالك version يعني external يعني من بره External من بره الباطن مع كيفالك كيفالك يعني بنزل ايه الراس لتحت كيفالك معايا version يعني بقلبه يعني بقلب الدب دوت بنزل الراس لتحت اسمها اكسترنال كيفالك بيرجن كيفالك, بقلب كيفالك يعني بص زي بريتش ازاي بقلب بقلبه دي هكلم عليها في الاخر خالص باتكلم عليها في الاخر خالص تفاصيلها وان كان في التفاصيل مش مطلوبة منك اوي 5 5 عليك دي مثلا في الماجستير ان شاء الله 5-5-Virgin مش مطلوب منك اي دلوقتي مش عديل تفاصيل فيها قوي. external external يعني external من برة من برة الجسد معاني كفالك بالف ايه الهات لتحت version <سؤال> بقلبه external <بقلبه> 5 <رسول> <سؤال> بالتوا خلي بالكم ممكن during during the pregnancy ممكن exclude congenital fetal malformations exclude نستبعد المالفورميشن. يبقى خلي during pregnancy during pregnancy نحن حتي هو version طيب تاني during labor يبقى اول حاجة during pregnancy اه اه اه تمام ينفع ينفع اه اه عايد ممكن تلف عادي جدا هناخد اوريكم في الاخر ممكن تقلب عادي من البطن عايز من بره يعني البطن كده تمسك البيبي وتلفه بعد كده زي ما عملته دلوقتي اكتب لنا فيدباك لا ما هو مش سهل زي انت فاكر برضه صعب اه لا يعني كانت تلف اه ممكن تلف بس يعني مش حاجه سهله قوي برضه عايزه برضو ايه يعني برضو عايزه افند شويه هنا اول حاجة اللي كانت لنا جري بريجننسي حتين اكتت فالت فيرجن to jest كده واكسكلود كونجنتال مالفورميشنز ممكن ماشي كده يا że Indication for caesarean section, do a caesarean section. Ja, nie ma indication of section, to we'll section. The the indication of caesarean section. Jakie jest na to? jest suel, używam oral, jest miłość. Sugel oral, Indication of caesarean section in Indication to jest A, B, C, D, E, F, G. Nmill Co of body. Section. حاجه i 10 że nie ma... and واي اي يخضر 30 سنة او 35 سنة معانا ده كده لو هي عملها قيصرية عشان خايف عبي دول دي في اي مشكلة فلو في هنا عندنا اي اتشد انديكيشن بلاسينة بريديا ممكن اي انديكيشن بس بعيد عن مين بعيد عن بريديا كده عمل مثلا قيصرتين قبل كده قيصرتين قبل كده حوالي ازاي اكيد سيزالي اول حاجة لو في عندنا INDICATION FOR CIDERAN SECTION DO AT يبقى اول حاجة هنا ايه مفيش ماشي مش مشكلة. ماشي اوكي أنا مش مش... أوه مفيش مشكلة. ماشي انا فاهم فاهم مش مشكلة. مش مشكلة. مش مشكلة. مش مشكلة. اوكي تاني حاجة تاني حاجة لو برايمد جراف لو برايمي خلي بالك انت كتبت برايمد ده صعب اساسا ما تجيش في امتحان البرايمد في بريتش كمان يعني ما فيه مشكلتين البرايمد جراف ده اصلا صعب فيها اصلا الدليفري معايا في بريتش كمان ما تجيبش البرايمد في البريتش يعني هي بيقتل بيه بالراسه ويبقى احنا خايفين مرعوبين وربنا يستر طب كمان بريتش كمان وتحاول معاه معاه ده جثه لا البرايم بريتش ايه ممكن يكون دايما في بريتش طب ايه لو كفالك مش قضيه في مش هينزل لو دماغ كبيرة كبيره هينزل خلاص بس ما يجيش بقى ايه يعني بيجي بعد جسمه كله جوه الصغير ينزل راسه تعلق في البريتش هيبقى فيه مشكله ان ممكن يموت. ممكن, عملية فظيعة. ممكن لها عشان فخلي بقى equals the ده بنحاولش في prime dead نوارد the ال premature premature خلي بالك يا ان ال اصلا اخر حاجة بتنزل من ال head صح؟ ممكن احصل هيبوكسيا اخر حاجة بتنزل يعني جسم بينزل والهد بقى اخر حاجة بتنزل مع ايه مع head حاجة head فهنا في دسترس. هنا فيها بتكرة هيبوكسيا والهيبوكسيا ممكن تعمل intra cran الهيبوكسيا ممكن تعمل intra cran hemorrhage يجي بعد كده بقى يعني البريتش ده كانت رجسه بينزل والهيد متعلقه جوه يجي ساعيه كمان بريماتور لو ان هو اصلا هيوبكسيا زيادة اساسا يعني كده عمل دبل ريسك على البيبي ان هو البريتش احلى حاجه انت الهيد فيها هيبوكسيا والبريماتور اكتر حاجه في برجايد ده مش مستاهل اساسا ده مش مستحمل اساسا واخدين بالكم فهنا البريماتور بريتش ايكوال سيجن يعني انت كده لو بالست حاولت تولد على البريماتور بريتش هيكون سهل مش مشكله انه كل الصغير هيجري عادي جدا لكن انت كان هاموردش وهيموت فهيخلي باكد بريماتير بريتش إكوال سيداني سيكشن طيب ايه تلكاتلة لو عندنا مش سكشن في البريتش ايه اللي يحصل؟ ده ما بقى موت وخراب ديار لو مات ايه يبقى خلي بالك دي كاترة Prolapsed Bulsating Code Bulsating Code ده Indication Procedure لو Not مش مهم يبقى هنا نقطة هنا هنا Prolapsed يبقى هنا دي Primary معايا البريماتور Premature معايا شابه Prolapsed Bulsating دي السي دي يعني اي يعني كفاله ديلفي جيسبرتش يعني انت حاس ديلد دوت ديل والردج دي اللي انت ديلفز طريقه بريتش عارفين لو كفالك ممكن ديه فرصه ليه لو ديلفز ده مش هيعدي لكن بريتش ما مفيش فرص البريتش جيسبرجيز انا استعلق ما ينفعش مره ثانيه اعمل قيصريه خلاص عدت معايا دجاج يبقى حضرها بالام او ضاق بالبيبي يعني البريتش استر صعب جدا ال D فتل ديسترس سويا يا جماعة لو عندنا ديسترس بالعين ينفع نريده فجاينا دي حتى لو كانش بريتش حتى لكن بريتش بقى فيها هو بوكسة زيادة عشان جيسه كله بينزل والهد اي حاجة بتنزل اللي اسمها After Coming Head of Breach واخدين بالك هاته كثيرا فعشان كده خلي بالكم هي نقطة الديسترس الديسترس ده كثيرا نقطة مهمة مهم. واخدين ال E Extended, head. extended. The indication for Cezarian اسمها ايه اتا اسمها Star Gaze Appearance Star Gaze Appearance ال-F والني -well ليه اتا قطرة والني Indication for Cezarian Insection الفوتلين والني -well ليه؟ عشان كومن في في ال-Prematures يبقى الفوتلين والني -well كومن في ال-Prematures بعملها Cezarian Insection يبقى خلي ال-F هي والني ما لأنه قوم في الـ premature فده indication force 0 and section عشال جي اللي هو gross retarded الـ gross عندها هيبوكسيا. فيها ما عليها يبقى gross retarded indication force footling عشان premature indication force head extended head distress cbd prime premature breach البرنست بس تنقل أي اي اسش انديكتيشن فور طيب بقى على اللوور ديليبر او بريج. لما عنديش في الفرد ستاج حاجات. في, في من بريز. يعني برينا من وفيها اكيه بروستاجلاندينز حرام يا جماعه تديها مني حرام البروستاجلاندين تديها مني يعني لما تحصل انفجار في في بدري شوية وقت الليبر بتبقى حاجتي اوكسكلوز لما تجيب فيه فيه كونتراكشنز ما بقاش عندي فاحنا بناخر على قدر الامكان على قدر الامكان. بيحصل بدري على في البريتش عشان الفيد أو الباتوكس بقى are not apply على السيركت فكومن لو يحصل فيه لا عايز عشان يساعد الـ contractions زيادة فاخر اخضر ان كان pre-maturated membranes وقمنا يعني ايه inertia يعني ايه؟ يعني weak contractions هنا weak contractions عشان مش لابسة على السيربيكس لو كانت على السيربيكس على السيربيكس ونطلع نيرف فايبر البيتوتري ونطلعها اكسي توسن زود الـ contractions واخدين ذلك الانيرشيا ايباتوييشن ليه البلدر ما قوي واخدين بالكم اخر حاجة اللي جاتبه طبعا البريتش كتير قوي ممكن يحصل فيه ربشة ممبرينز ممكن يحصل فيه برونجد ليبر فالكومن ممكن يحصل فيه ايه؟ ممكن يحصل فيه ايه؟ سيدي بقى انتيبوديكس كل حاجة تبقى معقمة حاجه اخذ الامكالي يبقى كل حاجة under a septic condition في الفيرست ستيج اوكي يا دكاتره طيب يبقى خلي بالكم بقى, بقى يبقى هنا دكاتره هنا يوننج في ليبر بواسطه الديشابشن ام سيكشن لو فيرست طب بقى على المانج بقى خلي بالكم في البريتش زي الطلب بالظبط انا عندي نوعين من الطلوب. اول نوع من, الطلوب من, الطلوب من الطلوب بس هو جاي ليه بقى؟ بدل ما هو بس دهك الواحد واقفه في البريتش دي مثلا تم او ما يتفاجوش خالص كان يعني اخريما دكتور مس ادكتور كده ان انا افهم البريتش عشان عايز باخد هو ينجح عادي ما اي حد ذاك بينجح هو عايز ياخد تشيز درجه عاليه ما هو دهك هو ماشي كويس كل حاجة تمام بس هو عايز ايه مساعدة اكتر عايز ياخد انا ياخد مثلا جاي جدا يبقى ياخد امتياز المدفع دي يستاهل الاوان وركزوا بالكم هو ما عليهوش مشكله هو انكومبلكيت بس عايز انه يعني احلى شويه لكن في نوع التاني منطلبة لو قلتوا شكرا على فكرة أنا مراش حكا في النساء خالص أنا, في... أنا أبيض في الناسة. ما مفيش حاجة يعني مراتي عن زي مثلا عن الفضاء معايلا دكاترة أه يعني أبيض دياري يعني والناس كتير قوي كده على فكرة ما... فده عنده complication عنده مشكلة لازم أحلها بقى يعني عندي معايلا كده كثرة في نوعين bridge ال uncomplicated و complicated bridge معايلا دكاترة uncomplicated يعني ما عنفيش مشكلة خالص وما ليه إحنا بإنسالع عشان بسرعة شوية ما أعطاش في ديسترس خالص ما أعطاش في أي مشكلة بينسعبين بأخذ لكن الـcomplicated عندي مشكلة بجد عندي يا جماعة حاجة صعبة عندي هنا فيه فبحلها مشكلة بنحلها الـ uncomplicated لما ما عندش واخدين الدنيا شوية. عندي هنا طرق لمساعد مشاكل في الـ complicated و معانا ده كانت تلات, تلات ايه تلات مشكلة. اول طريقة هي طريق الدايات في مع معانا ده اول حاجة هنا عندي هنا اول طريقة ريد طريق الدايب ليه ايه ده كانت بك لا اسمها Spontaneous Rich Spontaneous. أول طريقة يعني يعني ولا لعنا يعني أم كده كده قدام البيبي كده ينزل خاص ممكن يعني إمزياطي. تبطل فرحة صغيرة ماس. مع هذا كتره اللي بيولد دوت دا اللي هو spontaneous breach delivery ده مش أي مشكلة ما لوش ما مع اي دخل دخل خالص خوابات جاست لو هي من حاجة من كده و ينزل و يخاد و خلص. طب هل انا ممكن اعمل ممكن. إنت لو العيل ميت مع هذا العيل يعني sacrificed خالص عايزينه بقى العيل ده صغير جدا كده تمام مثلا IGR مثلا في يعني فممكن ممتش اي حاجه عيل صغير يجيوه الـ في واحدة multi عيل ده ممكن يبقى ميت أو AGR ممكن يزيل الـ ممكن يوعملت إبزيات من بعد كده يعني دا دا اسمها spontaneous Preach delivery اللي هي الدايات. الدايات مش اي just من exactly بس انت ترجع لها لو واحدة multi-bara والعيل ميت وصغير لو دد و في في multi-bara اه ممكن داخله ايه دا حتى على السرير يعني حتى ممكن مثلا مثلا ايه عشرين اسبوع خمسة وعشرين اسبوع عاية الميت لا لا خلص اوليه على السرير حتى ما بقضل اشخاص خلاتي حتى قلت ترى عاية نازل مني اش مهم نازله على السرير ما بيتدخلش لان هو السرق قوي واجعار وميت والعينه ميت بار حتولدوا ايه مشكلة يعني مش لك أي ايه ماناجميت يبقى اول طريقة الدايات الاسمها Spontaneous Pitch Delivery تلت طريقة طريقة التكاترة تلت طريقة الجز كل واحد ايه ليه طالده الدقياد لا سمونتونيوس معانا ده كاترة الده كترة اللي جايه دي بقى اسمها Assisted Breach Delivery يعني Assisted Breach Delivery يعني انا بساعد Assisted Breach Delivery انا بساعد بريتش Assisted Breach Delivery اما الجزارين فاسمها Breach Extraction يعني ايه؟ يعني تخش تجيبه معانا اسمها Breach Extraction Breach Extraction تخش تجيبه فالطاقة اللي هي الدياد ما تدخلش خالص الاسست هتدخل هعمل حاجة بسيطة كده لكن الجزدارين هي دكاترة هو عبالة عن بريتش استراكش ايه بقى اللي هو الدياد الدكاترة اللي هي assisted بريتش ديليباري خلينا بقى عن خمسة ستيبز إلى ست خمسة خمسة ستيبز أول أو نعمل الإبذاته يعني أول حاجة تقول لما ده نعمل الإبذاته في فكروا كده. إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ هي تعمل يا جدا لم يكن خالص يعني ايه بعض البطوك يعني؟ انا هدف في الابيزياتوي انا هذا بعيد جدا جدا جدا هو اخر حاجة هتنزل مش عايز يكون عليها اي ضغط فانا هعمل انا مش البطوكس ولا ولا البطن ولا اي حاجة انا هدف مين هدفي على الفيط الهد يبقى اول حاجة هوين زي باطوكس بستند براميوم هوين دي سنتيبرانية نعمل ايه؟ نعمل اميزياتي معايا يا شباب؟ طيب بعد البطل بطل دي ايه هينزل؟ ترانك خلي بقى نكتب كتب ان احنا لما ينهي مثلا كده ايه؟ في نشيتها بقى تهام؟ الدين تلك تلك معايا ده كده فتاخد دوش بتشغل ايه؟ بتشغل المياه الدافئ بتشغل السخان صح؟ كلا لايه بقى مجيب تحت الحنفية اصبر ما تخش الحنفية على طول ليه؟ عشان في جوه مياه لسه ساعة فلو انت تحت اللي هو الدش عطوكه تحت كده المية هينزل لك ميه تلج البايت اللي هي تحت هحصل لك ايه هتشعل كده صح ولا مش صح ليه عندك تحصل لك فيها الريسبيريشن ليه في حاجة اسمها ثيرمال استريشن ثيرمال يعني ما بيبقى فيه الدنيا ساعة واخدين بالكم مع مع اللي هو الدنيا ساعة مع الجلد يا دكاتره واخدين بالكم بيحصل استريشن الثيرمال ريسبتورز في الجلد يثري يثري بريماتور ريسبيريشن الريسبيريشن كده مش اصلا المفروض ما يطلعش يحصلش بس هنا فيه حصل respiration قاعد جوه في ساعة 30 جوه حوالين ايه درجة تلع بره للجو الجو ده لغتر بقى حارة كامل يعني 25 22 اثنين وعشرين وعشرين له ايه يحصل له جوه يحصل له, ايه؟ يحصل له ان فين؟ عارف يا جماعة ورقة كده هقول لك كده ايه اني تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق معايا إذا جاد عش معايا خلي بالك الراس جوة فلازم نحط لها إذا جاد نحط نخليه في الجو سخن تاني نعمل إيه بقى نهو دا يبين له إذا جاد فوتا دافية ونحطها على البوتوكس بتاعته وكأنه لسه جوه بطل ممت نتحقيه الفوتا الدافية إذا خلق لما ترانكي بان لما البوتوكس هو ترانكي بان نحط عليه وربي تاول to avoid the premature respiration طيب أجل بوتوكس البطس. دل بطل سريشة لما هنا البط هنا البط اللي شايفين الجسم نازل لأعلى الهود لما البط اللي لما هذا كتر بنشتني من داخل لأنه كدا بشد لوب في, لوب في, لوب في يعني هنا بشد هنا, هنا, هنا كده في الكورد وبشيت ب بشد لوب ليه بقى اتاكد ان اللوب ايه الكود بتاعي طويل ال... اتاكد ان الكود طويل واخدين بالكوا الكود يبقى طويل لوب في فلو نعمل لو كود صادق مشكله عاد مش هيفهم عاد انت قعدني خلاص دول بقى يا دي بقى <تصفيق> طيب ميز. لما لما لو بنروح كده كلب وكلامب ونقصه باللي بنقص باللي خلي بعد هاي حتى وما فيش مش قضية مش مهم بيستحمل هذي دا عنده زينا احنا منزلة تحت المية مثلا خمس دا حنخله حنمون لكن يبي يستحمل واخدين بالكم فلو صياد طاع مش مشكلة هيكون خمس باين مش هتبقى مشكلة لكن لو طويل كم من عيد ما زاد انا خليت من المسجد بس يخلص يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا يا مرتين يا يا يلا يا مرتين يا يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا مرتين يا هوين ماي ام انجكت لما لما لما تبدا التراكت كبير حط ورم تاون لما بتبقى مش كبير شيد لوف كورد لو قصير قص لو طويل ولد عادي فاهم الحتتين بقى, بقى كده على حتى الان ما خاص من دي خالص ما عملش اي مانجمنت خالص ما تقول بقى اسيستت فين شفت من شو دكتور ده المانجمنت اه انا هساعد في الحتتين هساعد في الشولدرز وساعد في الهيد بص يا دكاتره تمام انا يعني احنا بنولد بسعله بيه بس ما بيدلعوش يعني يعني لازم بيجي نزل بتاعته خلاص لازم هو يتعب نزل الباتكس نزل انا فكر بقى في كده قال انا اساعده بالايه بالشولدرز اساعده بالهيد معايا لك قبل بقى الجزارين بقى, بقى هما يخش يجيبوا العيل يجيبوا يجيبوا يجيبوا يعني الفرق بيني بين حاجة واحدة. انا بسيب الاول يعمل اول تمام منه يطلع الباتكس ذا الشولدر وليد لكن انت جاي عامل حاجه بقى خش جوجل باتوكس والشولدر والهد يعني لو سحيت سائل في زي ما اتسالت انا برضو في البيتش ايه الفرق بين البيتش استراكشن وافيت بيتش ديليفري فرق واحد هنا بنولد الباتوكس نفسها وهنا بنسيب الباتوكس تروح لوحدها طب ازاي بنجيب الشولدرات عندي في طريقه تديلي دي من الشولدرات اجا الطريقه دي ازاي بقى ؟ بقوم داخل دائما جوه ايه ؟ جوه اليوترس واخدين بالكم بدخلها دائما جوه اليوترس وبعدين ؟ اليد عاملك او مخبرك لينه لقتيبه تلفصه والييد بتنجي معا لقاترك ؟ او مخي الايد وطلع بيها واخدين بالكم او bring اسمها bringing down an hour بخش هنا اجيب اليد خلاص واطلع بيها بخش اجيب الايد واطلع ايه واطلع بيها اسمها bringing down an hour اه اليد في اليوترس الاسم دا كل في اليوترس واخدين يوم خرجنا ايده ومنزلها ومطلع بيه طلع بيه ايده واخدين بالكم يعني هياخد انا كويته الفرصه عشان التاني ايد او ماسك ايده طالع ايه وطلع بيها واخدين طب سؤال يا دكتوره اجيب الايد القدامانيه ولا الورانيه الورانيه في السكرنجينيل قوي لكم كافة الجامده جدا والدنيا واسعه اجيب اني اجيب ايه لا ايوه ورانيه ايه المشكله اجيب الورانيه الاول ليه عشان في ورا واسعه جامد جدا يبقى برينل ده ار ادخل ايديا من ورا واجيب ايدي قداميه عادي جدا هو هنا هناك هيتعلق في اللي في لا ما الايد اهي ما دام ما في حاجة ايدي ممكن زي كده اهو إيدي هو بيقول ان الايد ممكن هو ينزل كده رأيه كده ان ممكن فين في السيرفس فيروس ايه ما تعلاش في السيدس اوكي لكن ايده ورانيه اسهل بكده ابوك هيخش يجيب ايدي في بقى طريقه ثانيه لازم عملها راجل بقى دكاتره ذكي جدا جدا جدا اسمه لغزت لغز ده عبقري لغز عبقاري يا جماعة دول. قالك ما ده جوه اليوترس. طب ليه يا قالك ده جوه دي شوكي. يعني, شوكي يعني ايه يعني يعني ان دخلش اول حاجة يا شباب نقطة نقطه تلخصت ان انا هنا ما بدخلش من ده جوه ما بديش هنا انيسيديا يعني ممكن بس اعملها على الصبح واخدين بالكم عادي لكن اللي هو بريننج ده الارم اللي فات لا دعاه نايمه بيني كله حاجه التهائيل دي يا جماعه بنضيفه اكيد ما انا تعقمت وبدخلها جوه الرحم حته يا جماعه يعني حته معقمة جدا الرحم ده حته دقيقه جدا يعني معنى كده ان دخلتها الرحم وجوه ممكن تزود نسبه الايه الانفكشن صح عندنا الحمد لله هنا التعقيم في مصر فظيع الدبان مالي الاوضه عمليات يعني يعني اه يعني التعقيم على اعلى مستوى بالدبان يعني حد بان معقم يعني بيعقموا الاداه الدبان بتاعها يعني لطيفه فهنا خلي نخلي بدخلش دخلت جوه الرحم عشان ما تدخلش انفيكشن ايه ولا انا بص كده بص اللي انا حد ذكي محبوب بيسال السؤال دوت قال لو قلتي ايه تعمل اللبسة ده؟ بص ما ايه تعمل الالتين شولدر is not delivered is not delivered from ايه from the من مرة شولدر is not delivered مين؟ بس لو لفينا لو لفينا اللي هو دوت هتلاقي البصير شولدر ده ده رحت إلى تحت مين؟ تحت السينبس تحت مين؟ تحت السينبس بيبس كتر؟ طب بص الحركة دي كده. هنا كتر بينجي هنا كتر هنا لما درجة انت تحت مين؟ تحت طب بس الأقوى حاجة تاني دكتور دكتور سعد محمود دكتور طوله اتناشر سانتيموس. والانتير والرأول سبس بيوز توله أربعة ونصف العيل ده بينزي ألونج اللي شيت أهو شيت بالمنظر ده بالوير يا لو وصلنا كده كتف العيل أهو قدي كتف البيبي هؤو قدي بيبي هو بالمنظر ده طلاص؟ فاللي بقى ديكاترة لو إحنا دي لفينا دلوقتي لفينا ده من درجة ده تحت مين؟ تحت سمبستلوس. Kat balkum? Ja nie będę na lefine. Aho, w momencie عادي كتر خذت القصة لأن ذكي أو لارس l البستير is not delivered من من مستيكرم. وال is not delivered من لو لفناء لو لفناء دكترة 200 درجة البستير الشولدر is delivered تحت السندس same as والله عظيم انت برافو عليك جدا جدا جدا قلنا ده قبل كده عارفين انا كان مين صاحبه اسمه وود دكتور خشبه وود مانوبر نفس كان ده بالظبط هتلاقيه في الشولدر استشيا بالظبط صح شولدر استشيا برافو عليك معايا ده لو لفيت العض ده 180 درجه هتلاقي السولدر جه لك تحت مين تحت سيلب سبيس مثلا تمام معاك ده جتا في يا شباب فلتوها؟ املي ايديها؟ جد طيب نيبقى كادة كادرة بقى على الديليبرا وزنين راضي بقى يلا مرة تانية يلا شوف مرة تانية اللي هي الاسيست بريش مرة تانية اسيست بريش ديليبراي بصت لكاد اسيست بريش ديليبرا. اللي هو خمس ستيبس اول حاجة برنيم نعمل الانيزياطينا اول حاجة ثاني حاجة لما كبير حط باد حاجة لما الامبراج استبان شبلوب كول قصير قص طويل كمل رابحه الديبلو ازاي شو الديبلو ازاي برينج ار مع ايه منوفر عند الكتلة في ثلاث طرق لدليفري اوف زهاد ثلاث طرق واحدة غيرلي دان واحدة ماست كومن دان واحدة لكن مش يا جماعة هي كومن دان في واحدة للكتلة دان واحدة المست كومن دان والثالثة هي البست اول حلقة دا دي, دي دي مست كومن دان ايه دا المست كومن اللي دان دا كاترة؟ كده ايه؟ شايل ايه بيدوت شايل ايه دا كاترة على الاداية الشمالي معلجاتره اوكي يا شباب اسم جفليكشن شولدر هو معلجات دي على تلاته ثانيه حصل واسنا نكمل بعد كده تو نرجع نصال. نرجع بعد كده يا <تصفيق> نرجع بقى بعد ما خلصنا <تصفيق> المست دان الفلكشوال تراكشن معايا كده دا. <تصفيق> <ستة اوروبا. تصفيق> <أودي ستة. تصفيق> <تصفيق> لا بق، لا لا يا <تصفيق> يلا داك داك داك. يلا اكثر طريقة ضمنة كانت كان اسمها بص صعب قوي اسمها صعب قوي لو اللي مش عاد يحفظه مش مهم يحفظ بس ايه جوفليكشن شولدر فراكشن اسمها اذا كانت بقى اسمها مورسي مو موريسو اسميلي فيت معانا موريسو فخلي بالك بقى التالت دي اسمها ايه موريسوس ميريدج ايه بقى دكاتره موريس سمولي سميريدج ده ده الموريسولا بيعمل ايه ايدي كده الشمال شايل عين الشمال ويعمل جيوفليكشن. مشكلة دكاترة بقى ممكن انما دخل ايده فببق العين في ناس تمام بوشها ايه اللي يحصل يطالنجوال ار تي معايا فكان على دخل ايده بؤء رعيره يعوض ايه ليكا الارض ده انا ممكن احطها على الزيجوما تمام وعمل فليكشن منه ترى اوعى تحطها على الزيجوما اوعى تلمس ليه اصل لو انت اتحلقيت ده لا مش مهم. مش قضية. مش مشكلة. بس عين عين فخلي ممكن اعمل على ممكن او ممكن جو فليكشن يعني ممكن يديده وحت كده عيل كده على ايدي الشمال تمام ماشي وشولدر ترك. بس النقطة اللي انا بقى كده بقلب العيل على بطن مامته ظهره على بطن مامته كده لما تبان طب كده واحد كده طب خلاص ايه طب تعال ادهم مع بعض كده على ترضه ده مقصوف من دلوقتي, عدمته. معالك مأصوف دلوقتي. مأصوف ما ينفعش يا جماعة. خلي بالكوا لا شويه هنا الايه الاقصر بعد على على بطن مامط على بطن <تصفيق> <تصفيق> على دا دا على زي ده كده ضغط ظهره على اتنين واحد اسمه مارشال مارشال بالجيش بلاش الحديد, بتوجه على الان بيت. بلاش, الحديد. بلاش الحديد عشان تلعب العيال بلاش الحديد عشان واحد اه في جلقه دي كده بالحدود الحديد معايا بلاش الحديد عبود على مش عارف ايه معاه دكاتره لما كان مين يمشي اقول لك كان صغير كده ابوه بيعلمه كان بيقول له اتحرك ويلعب كده ده بقى راجل ده لازم برضه لك تخلي عليه يا ابني على نفسه ازاي بقى عليه على نفسه ازاي قال لك بص بوزنه يا انفراكشن بوزنه دكاتره بيشد الايه بيشد الهد تحت يعني تفعيل اللي فات اسمها جوفليكشن شولدر تراكشن يعمل تراكشن وزن عايز. عارفين معدوم ازاي يبقى واحد معدوم ازاي؟ معدوم المعدومين صح؟ الوزن الوزن بيعمل بيعمل بيعمل فليكشن. فليكشن. يعني الوزن ده تعب ده, ده على, على يعني بص دكاتره مارشال يعمل يسيب العيل من امه ويعمل امه كده لمايت ما تهدي مني ركاته الصب اوكسيد وبعدين يوم انا كاتره شايل البيبي ظهر ضهره على مين على بطن مامته فيتولد بيرلز مارشال ما يعملش بقى جوف ميكس شوت تراكشن بتاع المجدد وهو في ودنه يعمل فليكسن ويعمل تراكشن لغايه بيرس اوكسيد يوم قلب على لعلقين على بطن مامته ده اسمه ايه اسمها بيرلز مارشال تيك مين عنده قلب سي العيل بتاعه كده برمي كده ميددل كده ده كان يعمل كده دي دي ريرلي دون. لكن مين مستكم اللي, اللي فات طب ايه بقى جدع الف... البيست مين دي بقى دوت كده اه بص فليكشن هنا كده شايفين بقى اهو طلعه, آه طلعه كده ايه ظهره على على, على ازاي خلاص دي اسمه فليكشن نفس تراكشن ناس برده بس انيوراتهم بتطلع زي جرام فليكشن خلاص تراكشن <تصفيق> بعد كده ما يطلع بعد كده يعني نجيب ظهره على بطني على بطن ممكن دي بقى ايه دي غريبه دي دي ضغط كده في السبره اشمعنا عشان تعمل فليكشن. دي على زي حاجه اسمها كريستلر, كريستلر. كريستلر <تكتبال> مانوفر معايا دا كتلك؟ حركة الإيد دي اسمها كريستلر مانوفر اللي هي سوبرى بيوبيك بريشور عشان يعمل فليكشن أكتر اسمها كريستلر مانوفر آه آه هو دا اللي بيست فعام دا اللي بيست قد يكون فورسل سعادي اهو فورسل سعادي وقد يكون فورسل سنتني والنتني دا سميه بقى بصوا جناس مهي اسمه Bypard's forces اسمه Bypard's Bypard's first هل تبس كي قطر ليه تانيه ازاي؟ جاء ليه بدرانية السؤال يا جماعة ليه ليه بدرانية الكر ان Bypard Bypard's first ده البست طب ليه, ليه دكات هنا هنا فيه كيرب كدا ليه بس دكاته شوكيني هنا الإيد عملا ازاي؟ شوف العيل دوت والإيد عملا ازاي جزقه فيه ازاي؟ مشيك قوي لكن بص العيل دوت تمام كده وبص ايدي هنا ماسكه ازاي فلاقي الايد بعيدة كده وبرحته كده واخدين بالكم مش عارف انا ماسكينه عليه بين بلازينة؟ لازينه اه يعني اكشينه قفشه اه زي واحد حرامي اكش قفشه اه الله هو يعني هو بريتش بقى ابريتش بقى نازل بريتش معايا انت بقى بص بقى دوت كده هنا وزاوتين كده بص المنظر بعمل عامل ازاي بعيد قوي عن الديلبي كده فمسكه براحته كده فيشات حلاقه الايجاو في الدست اللي هي دي كتره خلي في الفات كله انا كنت بشت الرقبه لكن ده انا بشد على مين على الهيد نفسها مع زق من فوق على فكرة لما أنا هنا يعني الـ بتزق من فوق فهنا شبه الكونتراكشنز كله على الرقبة. لكن ده على الرقبة. ده ده على الراس على طول فبيعمل بره ايه بيشد على الراس وهو بيشد يعني هو بيشد كده مع بيعمل انفليكشن وهو بيشد كده بيعمل فليكشن الهيد. فليكشن. وهو بيشد كده بيعمل والتراكشن اس داريكتري على الهد معاني دكاترة في حركة مهاشة بتحصل قوي قوي قوي عزيزة وهيكم في موفي العيل بينزل مرة واحدة يعني في الفات دا وانت بتشدد كده معاني دكاترة وانت بتشدد كده يعني ممكن يتنتر منه مرة واحدة حركة الوحشة جدا جدا جدا ليه؟ لان زي ما انتم كده دكاترة جاب يحصل لكم كده هوت يعني قاعدين مساكين بقى قاعدين سبع ست, ست سنين قاعدين في الدراسة معي وما بتصيفوش وتفسحو ولا اي حاجة بعدين بعد كده بقى امتحان النساء اخر امتحان بعد اخر انتحان النسا يصبحوا حاجة اسمها كمبريشن دي كمبريشن تروما كان الولاد بقى ايه بقى سقطوا البنطرون معانا دي جاترة اه ودلبوا اللي الانسيال اللي طالع موضف كل البرامج الرياضية كلهم رسيه الانسيالات معاك والسلسلة والبقى بقى الانسيال بقى ايه الميلي جيب والمايكو جيب والنوجب والحياة دي كلها دا كاترة اه يعني الحياة بقى ايه كلها اولا دي اللي بداية دي تبقى ايه يعني, يعني قصة فالكومشن دي كومشن برضه بي بيحصل نفس القصة لما دا كاترة مع هيد ممكن فيه مرة واحدة يحصل فيه انتراقين هامورد لكن الفورس, الفورس دا كاترة الفورس ده الفورس ده بيشت الهت دا بالراحة طلع الهت براحة خالص. فهنا نتقلب يعني كنترول ديليفري اف ده هت ؟ بالبست يا دكاتر ايه بعد على مين؟ على دكاتره البريتش اكستراكشن Extraction خلي بالكم بريتش Extraction جزارين مع دكاتره جزارين حد يعمل طيره جزارين؟ لا خش الجيب اسمه بريتش Extraction خش الجيل من جوه معاه دكاتره يعمل ابدا بريتش Extraction وبين delivery. هو Delivery of the, of the buttocks. لو ولدنا الباطوكس يحصلة بريش إستراتشن لو وكملتها يبقى اسمها ايه؟ اسمها Assisted Breach Delivery طيب بالولد طبعا لعينة ببقى انسيزيا تماما جميع انسيزيا وبنعمل نفس اللي فات كله بس يدع عليه بس البطن طرق الجزارين حد يا قلت طرق لا يبقى مين بتاع ال... Extraction مين, مين البديل على هو Cezerian Section ده اللي جالها امتى؟ مفهوض لو في Fetal Distress او لو فيه Prolapsed Pulsating Coal كما تعمل قيسرية Maternal Exhaustion كما تعمل قيسرية يبقى هو البديل داما هو Cesarean Section هتقضى ان Indications of Cesarean Section طيب هي فيها الصراحة Modern Obstatrix Modern Obstatrix Indication وحيد Indication وحيدة كثرة انه ولدت اول عيل وفي عيل جوه اللي اسمه Retained Second Twenty عائلة كده مع لو في عين وتاني وتين معانا مع هذا كتره بريتش مثلا وعبدالله بتقوله قيصرية في ال وسطك هستري ماذا قال؟ ازاي؟ يعني ولد ولد ولا ولا ايه بالضبط كمان كل اللي كتبه كله اه ولا طبيعي واحد ولا هو من في بلدي جنيه ليه واحد فجينا ولسيزري هعمل كل حاجة انت مع فالريتين لازم اعمل مانوفر ازيد شويه اعمل التيش استراكشن the... مش عايز ينزل او مش عايز ايه مش عايز ينزل طيب تعمل بنعمل بقى كده كلي ونحط ونعقم زي اي عملية في الدنيا ولا بختش القصه دي خالص نعمل وتعقمه وتحط صوت وتفجي بلد عشان دي ايه في البلبس بنعمل ايه بقى بنجيب ادكاتره اول حاجه بنجيب اللي هو حاجة حاجة يدخل هنا في الجروين بس خلي بالك لو طلعت صاكن فوق تمام من البطن هنا تمام ركتر كيدني ولا فوق شويه ركتر ليفر معايا انت من فوق كده شويه من بطنه كيدني هنا طب لو نزلت صبته لتحت تعمل كده نقول ده كده فركشر ايه ديمر معايا تمسك على الجراين الجراين مش الزبط. طب لو هوك هوك اسمه Growing Traction Hook لو كان ميت Traction Traction Hook او ممكن نعمل حركة تانية بعد دي كترة. لو عادين يجيب اللي يعمل ايه بعد دي كترة. داخل ايدينا عند البيبي ونقوم خطين مش الكوبة الفصة الاسمه ايه Publicity الفصة يأثن ايه بقى في المدرسة تقام كده تيجي ورا ايه واحد تدور يجيلي كده ايه امريكاني كده في عامل كده. حاجة بتعديل ايه بتعديل اكتشان تلقى ان ابان اكتر من الولاد مش عارف ازاي والله العظيم لقيت الهاتف الهاتف من الولادكم بنعمل كده فعهنا صغارين الحركة بتعديل ايه الحركة اللي هي الفصة معاني يوم عامل كده ايه حركة ده هو كده كيبيتا الفصة البوبيتيا الفصة فليت التنية يوم اهو Daję trudniej, trudniej, trudniej, trudniej, trudniej, trudniej, trudniej, ايه ده كاترة بص كده اللي اسمها برينجينج دون أليك شاهدين على كاترة اللي بص بص دي مين دي سين بي بص مين دوت السيكرة اللي اسمها بيجي اول بصوا الانتير ايه لج الاول اسمها بينار بينار ده عمل ايه سيسكو وده اسم على كاترة بينار منوفر. بينار نار مال، هجيلك السؤال دوت دا الناس داخلين الامتحان الجاي ان شاء الله، هجيل اللي هو الرسمه دي بالضبط اللي تحت اسمها ايه؟ اسمها بينار منوبر. بينار منوبر، اللي هي داون اليك. طب دي بتحصل ازاي؟ بتحصل بريننج داون ان ارم اول لوز، دي بتجيلي ازاي؟ يا اما ده كاتلا دوردز مارشال ريست ما ريسورس في دي الكام ليست يا اما فورس دي ذا بيست يا اما ايه دي ايه دي, دي بينار. صح دي, دي خلاص وده هنا بقى إيه هنا ده هنا لوفزت. ينزل كده طيب نيله تقعد على كمبليكيت بريشد ليبل بري. كمبليكيت من ثلاثه يا مشكله في الباتوكس يا مشكله في الشولدرز يا مشكله في الهيت ما عاد في حد عليه اي سؤال في اللي فات؟ نعم؟ لا، البيست عشان الفورسس لحشه بتستخدمه كتير مش موجود عاديه في المستشفى مثلا. تمام؟ بس التاني اسهل بقى ايجيتان اسهل. بقى. بس البيست طبعا الفورسس احلى. ما هو لو كله على بعض بسرعه بس اخلص بس انا فاضيلي خلاص، فاضيلي بس دوت وفيه كومليكيشنز خاصه على كده. يعني خلاص طيب بص بقى نيجي بقى على مين على الباتوكس بقى الباتش تصل ده الباتوكس مش عايزه تطلع من البلبس ايه ممكن تخش او تطلع يا في الانت يا في الاوتبت يعني المشكله هنا حاجة باثنين يا طب تخش او دخلت ومش عايزة تخرج ليه بكاتر مشكلة فين او فين او فين لو انت تقول لي يا في الباسنجر في العين نفس كبير مثلا يا في الباسجيس ضيئة يا في الباور ضعيفة لو انت عندنا اي مشكلة بص انت كنت نحن لسا حتى الان في مرحلة على فكرة very safe فيش حالة خلطت من العين فيش مشكلة عندنا فيش سريع لو ينفع to correct, correct. يبدا يا مشكلة في الدخول يا في الخرجه خالص هو كده كده لسه فاضل جوه البطن مفيش مشكلة خالص تمام فممكن اعمل قيصريه واطلعها او كوركت لو ادينشيا كوركت لو تيومر ممكن نشيل تيومر دوت وننزل على اللي تحت ديستراكشن ده ذات التيومر او سيذرين سكشن تبقى يا اما كوركت او يا اما ايه يا اما سيذرين طيب نيجي على الشولدرز بقى الشولدرز حاجة من اتنين ده حاجه من يا إما إذا كانت رفع ايده فمش عادي إذن لو رفع ايده اعمل ايه؟ مين ده يقول اسمها برينجل دا ارم او مين او موطن لفظ عادي جدا العادي بتاعنا مش حاجة غريبة فهنا إذا كانت لأ إما رفع ايده تعمل حتي مطاعنا اللي هي برينجل دا ارم يا إما لفظة منوفة مش حاجة ديها لأي شابت بيوترين دار يا دا ده داكاترة يا إما عمل كدة إيده وراء أفاه بالمنظر دا كدة معيه داكاترة إيده وراء أفاه بالمنظر دا يسمعي اسمها Neucal Ligamentum Neucal فاكرينه Neucal يعني في الأفاه Neucal Displacement of an Arm يعني أفاه كدة إيده وراء أفاه بالمنظر دا كدة طب بس داكاترة حلفه في اتجاه الطبس كدة وله في اتجاه اليلجو لكده اتجاه مين التبس يبقى دائما ده كده روتيته العادي اتجاه التبس فتلاقي ايه خلاص بقى ايه فك اصل هو كده مش هينزل ليه كده بقى ايه كده الجسم وكده بقى ايه مقعر بقى كبيرة كبيره عشان عليها ايه كمان مش ناقصه ما دي بس ايه كتف نازل الكتف بقى تاخد راسه لوحدها واخدين بالكم فلو هو في اسئله ورا فات كده خلاص ال فنجر تابس اهو طبعا حد ذكي يقول لي حاجة. لو عامل كده Ej, tak jest, a nie jest, a jest, a nie jest, a jest, a jest, a Of an arm, nie, can nie, upon بص استهم رأى لما احنا عملنا اتجاه البركشن ها لا بص راس بص اقصد لفة كده جسم بس على راسه طيب دي بتاعتك بقى على ايه؟ على اخر حاجه بقى اللي هي الهيت قلت لك يا مش عايز تنزل الرص في الديتش مش عايز تنزل يا كاتر ايه المشكله المشكله فين او فين يا الراس كبيره صح يا مشكله في الهد يعني يا مشكله فين في الديلز ضيق اي صح يا مشكله بتاعتك في الباسنجر يا مشكله في الباسجز الباسنجر بقى ده كاترا مش كترة انت عارفين كلمة هلب هنا محتاج هيلب صح والكوز ان هو اللي عامل اوستراكشن ايه الهلب يا كترة؟ يعني راس كبيرة قوي لو هايدروكيبلس كاترا يعني هنا الكوز يا فيه فيه الباسنجر هنا هيلب يا فيه يلا يا دكاتره هايدروكلاس دي ولا هايدروكلاس نعمل فيه في خلي بالكم ما حصلش خلاص خلص, خلص السدانيه ليه بقى يا جماعه الجسم كله بره الشارع ده راس لازم تتعلقها جوه هايدروكف نعمل فيه في اجي يعني هايدروكف بلونه منفوخه ميه وغنيه فيها ايه اسمها اسمها داري فورشن المهم داخلها ميه ما هذا ده راسه هي ميه عايز اه خلاص عايزه خلاص يا جماعه هيدرو ده ملوش امل مش ع... يع... ما فيش امل هيدرو كيبلس واخدين بالكم راس كلها مليانه ميه فعمل ديفليشن بقى راسه كلها كولابست طلعوا من تحت بالته السوده اه مات ايوه يا جماعه مات طبعا هيدرو كيبلس ده كاتر اه ميت اه لا ما كل تحت موتته خلاص دي اسمها ديكلاتيف اوبريشن ما فيش امل يبقى راس كلها ميه منفوخه مياه خلاص يا ريت كنت عملت قلت يا من الاول ولقيناها كده هنعملها القيصريه بس انا كانت عاجلك عينه عايز يدلد منها كده خلاص وعينها هيدروكتس هتعمل ايه خلاص هتعمل لها طيب في بقى حاجه ذكيه قوي يا هو الهيدروكتس اتعالج معاها سباينال ديفي ده ايه اورونون سيندروم صح ع بتكلم على بص كده جسمه في الشارع ورسه جوه بل ما داخل ده قاله وعد من جوه وكده وهنا في سبينا بكي داوه وعنده ممكن بعنده هنا ماس اعمل ايه ممكن اخرنا فتفضي كل الدماغ صح دي اسمه بلانتاين اوبريشن ايه البلانتاين ده اه بلانتاين اوبريشن بلانتاين on File File يا جماعه File ده File File مهم File الراجل ده اللي وضع File الانتي File دكتور File File File File File File File File File File File File File File علي File File File File File File طب ايه ده كتر هي اكستندت مش قصدي بيها على فكره مش قصدي بيها the مش قصدي كده انا قصدي ايه ده تحت كده مش قصدي يا جماعة around the انا قصدي يعني بس كده عادي خالص هل ده مش مارشال او, أو بايبرس فورسز ده اكستنشن جوف ليكشن سيرتراكشن او ده مش مارشال او فورسز طب في مشكلة مشكله عندنا عايزين نحلها لو الهيد لارج لو الراس كبيره قوي للبلدس نعمل ايه لو الراس كبيرة يعني لسه كتر العظم بتاع الدبس على الراس هنعمل ايه على كذا طيب يفرق لو هو عايش ولا هو ميت طيب لو عايش عامل فيه اعمل ايه في الام اوام جايد اذا كنت الام نعمل ايش اطمي اوام جايد بمشط شايفيني حتة البودة دي, دي, دي, دي كارتليج كاتلة داخل ومشط ابتح بلبس زي ما يكون كده تب مفتوح اسمها سينفيزياتمي اوام مو بتجيب منشار منشار ترم تنشو ايه اذا لا راس الدكتور او رسل حكيمة. ما هي قالها كاترة? دي, دي العظمه دي. اسمها بيو بطني. بيو بطني. يعني اما دي بمشرف كده سينفيزياطني. بس دي مش كده سينفيزياطني. عاجج مش مشرفة كده. اسمها وادلين جيت. في قديم قال لك ايه? لطيف قوي. قالك أي معك ليه اصلا اليديو ده بيلف في دكت كتير قوي ده هو كسر النظام ابستراكشن والعيل اللي تموت مش هو بتلاقي الناس كلها ماشيه زي البط قدامك كل الفيديو بس انا حاجه ما فيش حاجة تموت طبعا ده ده جادر عليه يعني قول لهم اعملوا كل عليه كل البول كاتاليز كله في الفيديو طبعا ده كلام متخلف يعني معايا مش كل استمشي لا كل الناس ماشيه زي البط كل بلد مش لازم يعني فهنا في الفيديوتومي او في بطني معايا ده كلامه الفيديوتومي على فكره في الجيزه في ايه ان هو بالحمش بيتاني البواير بس هو بالحمش الدي بوطني فيه يرجع زي كده دي بس فيها ايه النشارة دي يعني كده عندها كده ايه كده وجعوها ممكن بقى زي كده لا <تصفيق> بي اه من أول كل الناس كل الناس ا أشكرا جدا نزل الزلان في بريش 40 في 40 في طيب البيع دكاترة posterior rotation of the <تصفيق> بص قص اللي حصل هنا حصل posterior rotation of the اوكسيبت يعني ايه يا دكاتره بقى الاكسيبت لورا شايفين شايفه اش نعمل ايه بقى نيجي اقول ممكن نعمل يا دكاتره ممكن ايه اقوم لورا ممكن يعني احاول اقلب الاكسيبت ده ده normal او مش نورمال يعني قصدي ده usual يعني ده اللي فيش منه مشاكل اكسيبت قدام ده اكسيبت ورا فممكن صح كلامك مظبوط ممكن يلسل اكسوط الودي معي؟ ممكن عمل ايه كمانيه ممكن ايه ايه او مشايلو واعمل جوفليكشن شولد تراكشن معي؟ جوفليكشن تراكشن بس هتشد بقى عارف ايه وشه هيتثفلت السينبس بيوكس هيتشد فيس تبيوكس معي؟ اه دي فيس تبيوكس معي بيوكس دي مش كلاه سيركس فهيتثفلت شوه بش مشكلة هيطبعه مش مشكلة تمام؟ مش عكس مين دي؟ عكس مين اللي هيك لو مونسيس مالي فيت دي اسمه جو فليكشن شولدر تراكشن طيب سؤالك يلعبوا انت يعترف بقى مراد يبطئوا على بطن مامته ولا ايه ولو انت ايه يا دكاتره لندن مارك يعني ورا تسات اكسود هنا تاني روت اوز روز روتوف <بصف> ما معها ديكاترا في تلقية أيوة ايه سريعت؟ تكفرات طيب يا ديكاترا برصوا بقى ديكاترا طيب لو يا شراب احنا عملنا بقى حاجة تانية عارفين بايز مارشال كان بيسيب ومتعلق كده موقس يوم متعلق وبعدين تقوم بقى جاء مدانا روتوف زانوس قال روتوف زانوس ايه؟ تقوم قال بطع بطمم دي راجل بقى كان دراج اسمه بقى روش قوي راجل روش وكان اسمه كيوش الرجل والله اسمه كيوش الرجل اللي اسمه كيوش ده كان بيحب بلدي قوي بلدي هذا كثير كانت براك تشيك تمثش فاكية وكان هو من براك فسميها دي رجل منوبر رجل الروش ده، سماها براوق منوبر فابراك مش اسم عالم ولكن اسم البلد زي ما انت كانت تسمي مثلا ايه كيرو منوبر معاهلذا جكلا؟ كيرو منوبر اشتني احبوا بلدكم برضو؟ الرئيس والناس دي كلها الناس الجديلة دي معاهلذا ف. هنا اسمها براد مانوبر براد مانوبر عكس مين عكس بيرنز مرشال طيب بص انا في الباسج ب... الباسجز بص كده في الباسجز ادي الباسج دهي ادي الباسجز معايا ده كاتبه اول حاجه متقدمين ده ده ناشد قوي ريشد قوي قفل عالدي بي جامل كرنيام نعمل فيه يا دي كاترة ايه صح طب لو البلدس دوت صغير قوي سي بي دي نعمل ايه نعم نعمل ايه في البلدس لو كان دايق بلدها الهد نعمل ايه غلط برافو عليك لو كان عايش ولا ميت عايش كسر البلدس ميت كسر الراس تمام طب يا دي لو كان هنا في حاجة اسمها اليوترس فيه ستاسل افلع الراس دي بتاعه شامل العيانين بقى بشمنها ايه بشاملها حاجة اسمها امايد دي موجودة في الكارد وفي السي سي يو والحاجات كلها اللي هو عن امايد ده حاجه كده ده امبولات تكسر على على شاشه نافسه اي حاجة فهنا هنا لو هنا في عندي كونستريكشن, كونستريكشن, رين. كونستريكشن رين. على ده اه يعني بوش في كاسم كده قفلة على البيت على راس البيت ع كافلة وبوش كده لو وادي جسم كده لو هو اللي افل عراس البيت ايه عيل لو العائل ميل ايه سيبه. يوسع براحته خالص ما بعد شويه يبقى لو هو العائل عايش لو عائل ميت سوي يبقى ليف فور اما لو كان, مي, لو كان عايش بقى هنفتح السيربكس ازاي ده كدره هنقصه ونقصه من خلالات المرة تانية في, في نقط مرعبة ان مرعبة الساعة التلاتة مرعبة عشان جمبيه هنا فيه آرت الساعة التسعة مرعبة جمبيه ارتنحة تانية الساعة بتخوف عشان في افتح بقى الساعة اثنين الساعة اربعة الساعة ستة ونص اثنان شهر اه دي اسمها دي هرسن انسجن دي هرسن, هرسن تانية بريتش بس بريتش مرة الجاية مع بقية البيع بقية كلها على بقية كلها دي بقى يلا بقى معايا كده بقى اقفل بقى بقى وخلاص كده احنا كده البريتش جالي كله كله امتحاني ده كله اي تو ممكن يجي كنتو كمان اللي يجي امتحان بقى بس الميكانيزم على فكره انا كنت كاتبه كده ما بيجيش ميكانيزم طب يجي في ايه ده كاتر 1 ام اس كيو جيم ترم امستكتشر او ام اس كيو يجي فيه دايما فور سيزارين سكشن مانجمنت Będę górna diagnosis i management Mała jaka katera? Iśmę? Iśmę? Diagnose and management Nie Ma ja, case. That Jadę mrę When head is retained just for it. Retained after coming head of breach after coming After coming head of breach Presentation In which the lower فيتا <تصفيق> جول بريزنس معايا ده كاتر مين هو الديناميتور فيهم ديناميتور شكله ايه البوزيشنز او بستير رايت او ليفت طيب الانتنس عند 40 اسبوع الترم بدا كام في الميه 3.5% ونصف ميه بريتش دي بقى كده على دي عندي فيه انترفيرنس مع حاجات اول حاجه اكوموديشن ثاني حاجه او هدف هلويت حاجة؟ طيب كبيرة حلقات ايه دا لو بريماتيرتي لو هيدويكيفلس لو اسمتك طب الفاندس لو فيه فيبرويد او سيبتم او بايكورنويت معي؟ او مش فرقة كترة يعني مثلا حاجات محاجات زي زي, زي بريديا يعني كوز اوف المياه قليله او كثيره اولي او اولي ده هيدرمنوس او في انترفيز مع الموفمنت الفرانك بريتش بيتنق بدري الشورت كورت ماعرفش لف التوينز او ميت نيجي بقى كده على مين على الداجنوزس السيمتومز هارد بامب ديسبيكسيا الساينز على حسب فرانت ولا كومبليت الفرانك بريتش يبقى الفوند ليبل اقل الكومبليت اعلى الفول دريب الكومبليت الراس محصحل وبلطس انما ناحية الثانيه مش بخص دازنت بلات امبليفايد درايفر هنا في ناحيه فيدباك في, في الكمبليت وناحيه لينز لكن ده باد وشرح الباد الفيدباك دريف في, في الكمبليت كبير ونوت انجيجيد في الفرنك الصغير وانجيجيد اسكالتشن في الفرنك تحت الامبليفايرز في الكونبليت فول امبليفايرز معايا يا دكاتره نيجي بقى كده على جينري ديفر الفيرست ستيج بي دي دايما برونجت ليبر ولارج بج الفاروت وقيمه تشمبرينز والبرلس اوف كورد السكند ستيج هلاقي فيه بقى باتش في سكروتوم ونوع ليبس وكورد دي بقى كانت عاملين بقى على الانفيستيجيشن اوعى تنسى التراساوند كونفورميشن مالفورميشن اسوشيشن مع ستار ايز ابيرنس طيب نيجي بقى كده نتكلم بيرف ديرف دي سنت في الباكس في الشولدر في الهيد انجيجمنت باي تروكانتريك باي اكروميال اوكسيط الفلطة الديامجة ثم روتيشن ثم فليكشن خلاص دي كله ليه على اول حالة دي كاترة ديولنج هنعمل ايه اكسترنت هالك برجن العين راسه التحت طيب ديولنج ليبر فرست ستيج افويد البي اس ولو كان فيه انديكيشن اف سيكشن نعمل سيكشن ايه انديكيشن اف سيكشن اي بي سي دي اي اف جي اي اي C D der der E D the stress L E the في تطلع الطرنك يطلع ورمي تاوي لما البط تطلع شدله في كورت كده تلزل ايدين ازاي برينجي لبان ان قارم او لفزت طب الهج ازاي يالما بدارنس مارشالسي اللحظه يالما بدارنس اقشد قلبه يالما موريسوس مني يا يالما فورسوس ومعاك الكريستر مانوفر ما تنسيش طب بريتش اكستركشن the alternative is the intersection the only indication is retain the second twin بتنزل الباطوكس ازاي يا برينجينج داوان افوت اسمه بينار ياما روين تاكشن بتنزل الشلدر ازاي برينجينج داوان قارل لبس بتنزل هاد ازاي بيرنز مارشال موليسوس ميليبيت او ايه فورسز عندها الى قتل ثلاث مشاكل يا باتوكس يا شولدر يا هاد. الباتوكس يا مش عايز تخش مش عايز تخرج يا انا الشولدر يا رفع ايده ايده ورافع. رفع ايده Bring in an arm, arm ja go uwielbiam. Jeśli masz rację, połącz palce z końcówkami. Głowa pasażera, the hydrogena, perforacja. Głowa, Head a duża głowa, a ja a large head, wolnym, a ja Aish a ja jestem wolnym, Rotation, ja jestem wolnym, a ja jestem wolnym, a a ja jestem the a yeah, yeah, yeah, Passages a fi uterus امان <تصفيق> اي لو في السيربكس عايش ولا ميت؟ عايش قطع السيربكس وخاته مرة تانية. اسمها دي هرسن. لو ميت تسيبه يوصل ميوسة على واحدة. هذا ديق. هيا ولا مي. عايش قصر ميت؟ عايش عيش على ميت عيش قصر البلدس. مية كثرة ايه? عنا ان شاء الله مرة جاية. مع هاي ده مية برستيشنس ان شاء الله يا ده كثرة. بإذن ده يوم الخيسة وختاما نرجو, نرجو أن, تكونوا أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيراً, خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحييات منتدى طلاب طبع الشمس ودابل ودابل ودابل ولا تنسوا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته